بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطق أن تقدم لكم هذه الإيمان ما تلحن فيه العامة لأبي الحسن علي بن حمزة الكسائي المتوفى سنة تسع وثمانين ومئة للهجرة من تحقيق الدكتور رمضان عبد الثواب وهذا هو الشريط الأول منه الناشر مكتبة الخنجي بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض يقرأ الكتاب عليكم محمد السبيهين مقدمة هذا الكتاب أقدم الكتب المصنفة في لحن العامة في العربية ومؤلفه علي بن حمزة الكسائي عالم من الأعلام فهو أحد القراء السبعة ورأس مدرسة الكوفة في النحو واللغة وموضوع لحن العامة في العربية من الموضوعات التي شغلت بها منذ زمن بعيد فقد أخرجت في هذه السلسلة من قبل كتاب لحن العامة لأبي بكر الزبيدي كما درست ظاهرة اللحن في إطار تطور اللغة في كتاب لحن العامة وتطور اللغوي الذي نشرته دار المعارف بالقاهرة سنة سبع وستين. وكان هذا الكتاب الذي ننشره اليوم للكسائي من الكتب التي أطلت فيها النظر وأعملت الفكر بعد أن رأيت ما شاع في نشرته السابقتين من التصحيف والتحريف والاضطراب والخلق وقد جمعت مخطوطاته المختلفة وأضفت إليها مخطوطتين لم تستخدما من قبل الأولى رتب فيها الكتاب ترتيبا هجائيا رتبها أحد علماء القرن العاشر الهجري هو محمد ابن أحمد الحنفي العلائي والثانية مخطوط الإفهام فيما تلحن فيه العوام وتنسب للكسائي كذلك وهي من مخطوطات مكتبة طلعت بدار الكتب المصرية وأنا مدين بالشكل ذييل في العثور عليها لأخي وخديتي الدكتور أحمد عبد المجيد هريدي المدرس بكلية الآداب جامعة المنيا. وعندما وجدت الفرصة سامحة أعدت النظر في تحقيقات القدومة للكتاب في ضوء تلك المخطوطات الجديدة وقد وقفت طويلة مخطوط الإفهام وتبين لي بعد دراستها أنها تحتوي على الكثير من نص كتاب الكسائي مع إضافات كثيرة من كتب اللحن المتأخرة وقد أفت كثيرا من مقارنتها بمخطوطات الكتاب الأخرى فأكملت منها ما نقص من مواد تلك المخطوطات وصححت بها ما وقع في نص الكتاب من أوهام المساخ وتحريفات الوراطين كما قدمت للكتاب بترجمة وافية للكسائي كشفت فيه النقاب عن كثير من المآثر التي يتمتع بها هذا الرجل الفد ووقفت أمام بعض المشكلات التي تتصل بتاريخ حياته وأحصيت شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته وبينت وجه الصواب فيما أثاره الخصوم ضده من المآخذ والشبهات وبعد فلعن بهذا الكتاب استأنف العمل في سلسلة كتب لحم العامة فأضع بذلك لبنات أخرى في صرح العربية الشامخ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب المحقق عنوان الكسائي اسمه ولقبه هو أبو الحسن هامش كذا في كل المصادر إلا الفهرس فقد قال أبو الحسن وقيل يكنى بأبي عبد الله وهو قول لم يروه أحد غيره ولست أدري أهابه مجرد كنية للكسائي أم أنه كان له بالفعل ابنان آخران الحسن وعبد الله فنحن لا نعرف من أولادهم إلا أبا إياس هارون انتهى الهامش علي بن حمزة ابن عبد الله ابن بهمن هامش كذا في الفهرس ونور القبس وتاريخ بغداد وإنباه الرواه والأنساب وطبقات ابن الجزر ووفيات الأعيان وفي بعض المصادر الأخرى تردد بين بحمن وعثمان فتقول علي بن حمزة ابن عثمان أو بحمن ومن المعروف أن الكسائي فارسي الأصل بدلول اسم جده الأول سيرون وإجماع المصادر على أنه مولى بني أسد فهل كان بحمن هذا هو الذي أدرك الإسلام فأسلم وتسمى باسم عثمان وبذلك عرف بالاسمين معا أم أن عثمان لوست إلا تحريفا لكلمة بحمن انتهى الحامش ابن فيروز ولا ولاء وتذكر المصادر في سبب اسميته بالكسائي خمسة أقوال هي الأول أنه جاء إلى حمزة الزيات وهو ملتف بكساء فقال حمزة من يقرأ تقيل له صاحب الكساء فبقي عليه والثاني أنه سئل عن سبب هذه التسمية فقال لأني أحرمت في كساء والثالثة أنه كان يحضر مذوت معالي الحراء والناس عليهم الحلل وعليه كساء ورداء والرابعة أنه من قرية باكسايا والخامسة أنه كان يثنع الكساء ولو أن المصادر القديمة روت هذا الرأي الأخير لا من الممكن تثبيقه، فإن الشائع أن يلقب المرء بلقب من جنس حرفته، ولكنه لم يرد إلا في مردئ متاخر جدا وبصيغة التمرد، ولذلك لا وعول عليه. أما القول الرابع فهو خطأ بالتأكيد، فلو كان الكسائي من قريت باكوسايا كما يقال، لوجد أن يكون لقبه الباكوسائي، لا الكسائي. ونحن نعرف قارئا من قراء القرآن الكريم يلقب بالباكسائي من, من قرية باكسايا من نواحي بغداد هامش هو أبو محمد العباس بن عبد الله بن أبي عيسى الباكسائي ويعرف بالتعفقين سكن بغداد وتوفي سنة 68 ومئتين انتهى الهامش على أن من المصادر من يذكر أن الكسائي من قرية با حمشاء. هذا إلى أن ابن الدزاري وهو الراوي الوحيد لهذا الخبر يذكر بعد أن رواه أنه أبعث الأقوال والظاهر أن الكسائي كان يرتدي في بادي أمره زي معينا زي معينا مخالفا لزي أهل الكوفة وكان يحضر به مجلس معاذا الهراء يحضر به مجلس معاذ الهراء ومجلس حمزة الزيات كان أنه حج وهو يرتديه بدلا من أن يرتدي ملابس الإحرام فاشتهر بذلك وسني لهذا بالكسائي وعلى ذلك لسنا نجل تعارضا بين هذه الأقوال الثلاثة الباقية وإن كنا نرجح الرواية التي رويت عنه شخصيا من أنه سني الكسائي لأنه أحرم في كساء ثاني ذكر ابن جذري أن هذا الرأي هو صح الأطوال انتهى الحامش على أن قصته مع حمزة الزيات تروى بأشكال مختلفة فقد رواها مثلا الخطيب البغدادي بإسماده عن خلف بن هشام وقد سأله محمد بن يحيى المروزي بمسوي الكسائي كسائية فقال دخل الكسائي الكوفة فجاء إلى مسجد السبوع حمزة بن حبيب الزيات يكرئ فيه فتقدم الكسائي مع أذن الفجر فجلس وهو ملتف بكساء من البر كان من الأسود فلما صلى حمزة قال من تقدم في الوقت يقرأ قل له الكسائي أول من تقدم يعنون صاحب الكساء فرمقه القوم بأبصارهم فقالوا إن كان حائكا فسيقرأ سورة يوسف وإن كان ملاحاً فسيقرأ سورة طاها فسمعهم فابتدى بسورة يوسف فلما بلغ إلى قصة الذئب قرأ فأكله الذيب بغير هم فقال له حمزة الذئب بالهم فقال الكسائي وكذلك أهل الحوت في هل تقمه الحوت؟ قال لا قال فلم يمزف الذئب ولم تهم الحوت وهذا فأكله الذئب وهذا فالتقمه الفوت فرفع حمدة بصره إلى خلاب الأحول وكان أجمل ظلمانه فتقدم إليه في جماعة من أهل المجلس فناظروه فلم يسمعوا شيئا فقالوا أفدنا يرحمك الله أفدنا يرحمك الله فقال لهم الكسائين تفهموا عن الحائك تقول إذا نسبت الرجل إلى الذئب قد الرجل ولو قلت السذاب بغير همذ لكونك إنما نسبته إلى الهزال تقول قد سذاب الرجل إذا سذاب شحمه بغير هم وإذا نسبته إلى الفوت تقول قد استحات الرجل أي كثر أكله لأن الفوت يأكل كثيرا لا يجوز فيه هم فلتمك العلم كمل الذئب ولم يهمد الفوت وفيه معنى آخر لا يسقط الهمز من مفرده ولا من جمعه. وأنشدهم أيها الذئب وابنه وأبوه أن تعيني من أذئب ضارياتي قال فسلي الكسائي من ذلك اليوم ويرويه الذبيدي بإسناده عن العجوزي بشكل آخر وهو أن الكسائي ارتحل إلى حمزة الزيات وعليه كساء جيد فجلس بين يديه فقرأ ثلاثين آية وكان حمزة أخذ أكثر من ثلاثين آية فقال له اقرأ فقرأ أربعين ثم قال له اقرأ إلى أن تتم مئة آية فقال له قم ثم افتقده فقال ما طنع صاحب الكساء الجيد سمي الكسائي ويقول ابن جذري وقيل إنه سمي الكسائي لأنه كان يتشف بكساء ويجلس في حلقة حمزة فيقول اعرضوا على صاحب الكساء هذا ويرويه الأزهري أيضا دون أن يذكر أنها كانت سوابا في بسميته بالكسائي يقول بإسنابه عن أبي عمر المقرئ أي الدوري كان الكسائي قرأ القرآن على حمزة الزيات في حداثته وكان يختلف إليه يقول على العلل والإعراب وكانت قبائل العرب مفتسلة بظاهر الكوفة فخرج إليهم وسمع منه اللغات والنوادر وأقامعهم دهرا وتزيى بهم ثم عاد إلى الكوفة وحضر حمزة وعليه جملتان قد اعتذر بإحداهما وارفد الأخرى فجفى بين يديه وبدأ بسورة يوسف فلما بلغ الذئب لم يهمز وهمز حمزة فقال الكسائي يهمز ولا يهمز فسكت عنه فلما فرغ من قراءته قال له حمزة إن أشبه قراءتك بقراءة فتى كان يأتينا يقال له علي بن محمد فقال الكسائي أنا هو قال قد تغيرت بعدي فأين كنت؟ قال أتيت البادية وكان في نفسي أشياء سألت العرب عنها يفرجوا عني فلما دخلت المسجد لن تطب نفسي أن أجود المسجد حتى أسلم عليك وهكذا لا يطمئن الباحث إما جعل هذه القصة سابا في تسمية الكسائي بهذا الاسم وقد وردت إلينا بهذه الروايات المختلفة مما يشكك في صحتها. وكذلك الحال في قصته مع معادم الهراء فقد رواها السيوطون فقال في فوائد النجيرمي بخطه سئل أبو عبد الله الطوام كيف سمي الكسائي فقال كان الناس جارسون معاذ ابن مسلم حراء في الخزون والثياب الفاخرة وكان هو يجارسه في كساء روزباذون فقيل له الكسائي وهذا الذي رواه السيوطي يخالف بعض الشيء ما رواه صاحب الفهرس من قوله وإنما سمي الكسائي لأنه كان يحضر مجلس معاذ الحراء والناس عليهم الحلل وعليه كساء ورداء وأخيرا لا وفوتنا هنا أن نذكر أن هناك أشخاص آخرون يحملون لقب الكسائي وكلهم من القراء وهم إبراهيم بن حسين بن علي بن دازين الحاسب أبو إسحاق الهمذاني الكسائي المتوفى سنة 81 وزهير الفرقبي النحوي الكسائي كان يعيش في زمن عاصم وعائد بن أبي عائد الكسائي ذكر ابن نبيل أنه روى عن حمزه بن حبيب الزيات وعبد العزيز بن محمد بن محمد بن عبد العزيز أبو محمد التميمي الكسائي المتوفى سنة 88 و300 وعلي بن الحسن بن عبد الرحمن بن يزيد بن عمران أبو الحسن التميمي الكسائي ومحمد بن ابراهيم بن يحيى ابو بكر الكسائي المتوفى سنه خمس وثمانين وثلاثمائه ومحمد بن احمد ابن الحسن بن عمر ابو بكر الثقفي الكسائي المتوفى سنه سبع واربعين وثلاثمائه ومحمد بن عبد الله الكسائي الكوفي ومحمد بن يحيى بن زكريا ابو عبد الله الكسائي الصغير المطرئ النحوي المتوفى سنة ثمانية وثمانين ومئتين، وحارون ابن علي بن حمزة أبو إياس الكوفي أم الكسائي صاحبنا، فليس من البعيد إذن أن تكون إحدى تلك القصص السابقة منسوبة في الأصل إلى واحد منهم، ولكن الأمر اختلط على الرواه فنسبوها خطأ إلى علي بن حمزة الكسائي لجبرته. عنوان طفولته. ونشأته واتصاله بالخلفاء نحن لا نعرف شيئا عن طفولة الكسائي إذ لم تتحدث المصادر عنها ولكن بعضها يشير إلى أنه من أهل قرية با حمشا فهل من ذلك أن أسرته كانت تعيش بها وأنه ولد هناك هذا شيء لا نستطيع أن نقطع به وإذن من شيء فقد دخل الكسائي الكوفة وهو غلام. وهناك حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب دون فهم لمعناه كما يفعل الملايين من طلاب المسلمين حتى الوقت الحاضر وقد تلقاه مشافهة عن قراء الكوفة المعروفين في عهده واشهرهم حمزة بن حبيب الزيات الذي استمد منه الكثير من عناصر قراءته وقد كان من الممكن بعد ذلك ان يظل الكسائي مجهولا لا يسمع به احد أو أن يشتهر قارئاً للقرآن الكريم فحسب ولكن حدث له كينذاك حادث غير مجرى حياته وجعل منه نغوياً مشهوراً ونحويا طاحب مدرسة إلى جانب شهرته قارئاً من القراء السبعة المعروفين فقد جلس يوماً مع جماعة من الناس خامش تذكر بعض المصادر أنه جلس إلى الهباريين ولعل الكلمة محرفة عن العيارين فقد جاء في الصحاح حكى الفراء رجل عيار إذا كان كثير التطواف والحركة ذكية ولعلهم كانوا قوما يهتمون باللغة الفصحى ويحتقرون الوقوع في اللحم والحديث باللهجات الدارجة وفي نزهة الألباء بدلا من هذه الكلمة قوم فيهم فضي انتهى الهامش وكان قد مشى حتى تعي من المشي فقال قد عييت فآبوا عليه هذه الكلمة وقالوا له أتجارسنا وانت تلحن؟ فسألهم وكيف, وكيف لحن؟ فاجابوه إن كنت أردت من التعب فقل أعييت وإن كنت أردت من انقطاع الحيلة والتحير في الأمر فقل عييت مخففة ثاني ذكر الكسائي اللحنة في هذه الكلمة في كتابه ما تلحن فيه العوام انتهى الهامش فأنف من هذه الكلمة ثم قال من فوره ذلك فسأل عمن يعلم النحو فأرشدوه إلى معاذ الهراء فلزمه حتى أنفد ما عنده ثم خرج إلى البصرة فلقي الخليل هامش ينكر صاحب مفتاح السعادة أن الكسائي لقي أبا عمر ابن العلاء وخدمه نحو من سبعة عشرة سنة، ثم تعلم على الخليل. فإذا كان الكسائي قد ولد في خدود سنة تسعة عشرة ومية، وابو عمرو ثوسياء سنة أربع وخمسين ومية، فإن عمر الكسائي عندما لقي أبا عمرو يكون حوالي الثامنة عشرة، وهو ما يتعارض مع المصادر الأخرى التي تذكر أنه تعلم النحو على الكبر. والشك هنا هو في المدة. التي قضاها الكسائي مع أبي عمرو، فإن السرافي والكسطي يذكر أنه لقي أبا عمرو وأخذ عنه دون أن يحدد مدة هذا اللقاء انتهى الهامش وجلس في حلقته فقال له رجل من الأعراب تركت أسداً وتميماً وعندها الفصاحة وجئت إلى البصرة فقال للخليم من أين أخذت علمك هذا؟ فقال من بواد الحجاز ونجد وتهامه فخرج الكسائي إلى البادية وأخذ يسأل البدو عن لغتهم ويكتب عنهم ما يروونه وتذكر المصادر أنه أنفد خمس عشرة قنينة من الحبر في الكتابة عن العرب سوى ما حفظ وبعد أن دون عن العرب ما دون وحفظ عنهم ما حفظ رجع مرة أخرى إلى البصره ليجلس في حلقة الخليل فوجده قد مات هامش توفر الخليم ابن أحمد سنة خمس وسبعين ومئة للهجرة انتهى الهامش وجلس في موضعه يونس بن حدود بينهما مسائل ومناظرات ظهر فيها علم الكسائي فأقر له يونس فيها وصدره موضعه وذا عصيته بعد ذلك واشتهر أمره وكان هذا سابا في انتقاله إلى بغداد واتصاله بالخلفاء العباسيين فقد روى أن المهدي خليفة العباسيين كان عنده مؤدب يؤدب الرشيد فدعاه ويوما وهو يستاك فقال كيف تأمر من السواك فقال استك يا أمير المؤمنين فقال المهدي إنا لله وإنا إليه راجعون ثم قال انكمسوا لنا من هو أفهم من ذا هامش، في الحق أن المؤدب لم يخطئ لغويا في هذه الكلمة فهل فهي فعل أمر من يستاك ولكنها من الناحية الأدبية والذوقية لا تليق في مخاطبة الخليفة لأنها توهم شيئا قبيحا تمبوا عنه الأسماع ولذلك قال الخليفة انتمسوا لنا من هو أفحو من ذا انتهى الهامش فقالوا رجل يقال له علي بن حمزة الكسائي من أهل الكوفة قبل من البادية قريبا فأمر بإحضاره من الكوفة فلما دخل عليه قال المهزين يا علي بن حمزة قال لبيك يا أمير المؤمنين قال كيف تأمر من السواك؟ قال سك يا أمير المؤمنين قال أحسنت وأفض وأمر له بعشرة آلاف ومنذ ذلك الحين صار الكسائي مؤدبا للرشيد ويرجي الأزهري سادا آخر لاتصال الكسائي بالخليفة المهدي فيقول دخل الكسائي بغداد أيام المهدي وطوبى في شهر رمضان قارئ يقرأ في دار الأمير المؤمنين في التراويح فذكر له الكسائي صلى من في الدار ثم أقعد مؤدبا بدم أمير المؤمنين وأمر له بعشرة آلاف درهم وكسوة وكسوة وبر ودار وبر على أي حال كيفما كان السبب اتسل الكسائي بقصور العباسيين وأصبح من طائفة المؤددين لأبناء الكلفاء وكان إلى جانب عمله هذا يقرأ الناس, يقرأ الناس القرآن الكريم ويعلمهم النحو واللغة في بغداد. هذا وقد أدى فردة الحج في صحبة المهدي وعندئذ قدم الكسائي يصلوا بالمدينة فهمز فأنكر أهل المدينة عليه وقالوا تنبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن ولما ولي الرشيد الخلافة أحضر إليه الكسائية في سنة 2280 ومئة للهجرة في السنة الثالثة عشرة لخلافته وأخرج إليه محمد الأمين وعبد الله المأمون وقال لهم تحيلهما فأحسن الجواب عما سألهما عنه فأمره الرشيد أن يتفقدهما فقال الكسائي فكنت أختلف إليهما في الأسبوع طرفا نهارهما ويظهر من هذا أنه كان يؤدب الأمين والمأمون ولكن بعض المصادر تذكر أن الكسائي كان يؤدب الأمين فقط أما المأمون فكان يؤدبه بزيلين تقول فأما الأنين فإن أباه أمر الكسائي أن يأخذ عليه بحرف حمزة وأما المأمون فإن أباه أمر أبا محمد اليسيدين أن يأخذ عليه بحرف أبي عمر ويمكن القول بأنه لا تعارض بين الروايتين إذ ربما كان التخصيص حادثا أما في الابتداء فكان الكسائي مؤدبا للأمين والمأمون معه وقد كان الكسائي أمينا في تأديب أولاد الرشيد معاملا لهم بالحزم والشدة فقد روي عنه أنه قال واللان الرشيد تأديب محمد وعبد الله فكنت اشدد عليهما في الأدب وأخذهما به اخذا شديدا وبخافة المحمدة فتثم ذات يوم خادثة أم جعفر فقالت يا كسائي أم السيدة تقرأ عليك السلام وتقول لك حاجة إليك أن ترفق ببن محمد فانه ثمرة فؤادي وقرة عيني وأنا ارق عليه ارق عليه رقة شديدة وأنا عليه رقة شديدة فقلت لخالصه إن محمدا المرشح للخلافة بعد ابي ولا يجوز التقصير في بابه ويبدو أن الرشيد كان شديد الشرف على اي يتعلم اولاده الصواب في اللغة والادب فكان يحب أن يطمئن إلى أن ما يلقيهم إياه الكسائي هو الصواق فقد روى المفضل, المفضل الضبي قال وجه إلي الرشيد فما علمت إلا وقد جاءت من رسل ليلا فقالوا أجب أمير المؤمنين فخرجت حتى صرت إليه وذلك في يوم خميس وإذا هو متكئ ومحمد بن زبيدة عن يساره والمامون عن يمينه فسلمت فعمى الي فجلست فقال لي مفضل قلت لبيك يا أمير المؤمنين قال كم اسم في فسيكسيكهم قلت ثلاثة أسماء يا أمير المؤمنين قال وما هي قلت كاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم والهاء والميم هي الكفار والياء وهي الله عز وجل قال صدقت هكذا أفادنا هذا الشيخ يعني الكسائي ثم التفت إلى محمد فقال له أفهمك يا محمد قال نعم قال أعد علي المسألة كما قال المفضل فأعادها ثم التفت إلي فقال يا مفضل عندك مسألة تسألنا عنها بحضره هذا الشيخ قلت نعم يا أمير المؤمنين قال وما هي؟ قلت قول الفرزدق: أخذنا بآثاق السماء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوالع قال هيهات أفادناها متقدما قبلك هذا الشيخ لنا قمرها يعن الشمس والقمر كما قال سنة العمرين سنة أبي بكر وعمر هذا وقد أغرق عليه الرشيد الكثير من المال فتحسنت حاله وظهرت عليه أثر النعمة فخلع هذا الكساء الذي اشتهر به قال أبو عمر الدوري لم يغير كساي شيئا من حاله مع السلطان إلا لباسه قال رآه بعض علماء الكوفيين وعليه جربانات أي قنصان عظام فقال له يا أبا الحسن ما هذا الزي قال أدب من أدب السلطان لا يسلم اسلم دينا ولا يدخل في بجعة ولا يخرج عن سنة وتروي الأخبار أنه أراد أن يتزوج ولم تكن له من قبل زوجة ولا جارية فكتب إلى الرشيد يشك العزبة في هذه الأبيات. قل الخليفة ما تقول لمن أمس إليه بخمره جبني. ما زلت نقصار الأنيم نعي عبد يدي رجلي. وعلى فراشي من ينبذني من نومتي وقيامه قبل أسعى برجل منه ثارفة موفورة مني بلا رجلي. وإذا ركبت أكون مرتبفا. قدام سرجي راكبا مثلي ثم علي بما يسكيه عني واحد الغنبل للنصلي فأمر له الرشيد بأشرة آلاف درهم وجارية حسناء بجميع آلاتها وخادم وبرذون بجميع آلاته وقد أبه القفطي بذلك واستقبح منه هذا الشعر المكشوف في مخاطبة الخليفة والحقيقة أن من يعرف قدر الكسائي ومكانته يستبعد أن تكون هذه القصة صحيحة هذا إلى أنه من المشهور عن الكسائي أنه لم يش شعرا فقد قال ثعلب ولم يبلغني أن الكسائي ولا الفراء قال شعرا قط كما قال اليافعي ولم يكن له في الشعر يد حتى قيل ليس من علماء العربية أجهل بالشعر من الكسائي وحتى هذه الأشعار التي تعزوها إليه بعض المصادر هي أشعار متكلفة كقوله في الأمين والمأمون حين سأله الرشيد عنهما كيف تراهمها أرى قمري أفق وفرعي بشامة يزينهما عرق كريم ومحتد لسدان آفاق السماء بهمه يؤيدها حزم ورأي وسؤدد سليلي امير المؤمنين وحائزي مواريث ما أبقى النبي محمد حياة وخصب للولي ورحمة وحرب لأعداء وسيف مهند من فضلك تابع بقية المادة نواصل القراءة في موضوع طفولته ونشأته واتصاله إنسلحاء وكقوله يجيب أبا زيد الأنصاري على كتاب كان كتبه إليه شكوت إلى مجانينكم فاشكو إليك مجانيننا لإن كان أقداركم قد نمو لا أقدر, لا أقدر وأنت لمن عندنا فلولا المعافات كنا كهم ولولا البلاء لكانوا كنا وكقوله فأيات علم النحو إنما النحو قياسي وبه في كل أمر ينتفع فإذا ما أبصر النحو الفتى مر في المنطق مرا فاتسع فاتقاه كل من جالسه من جليس ناطق أو مستمع وإذا لم يبصر النحو الفتى هذا أن ينطق جبنا فانقطع فتراه ينسب الرفع وما كان من خفض ومن نصب رفع يقرأ القرآن لا يعرف ما صرف الإعراب فيه وصنع والذي يعرفه يقرأه فإذا ما شك في حرف رجع ناظرا فيه وفي إعرابه فإذا ما عرف اللحن فضع كم وبيع رفع النحو وكم من شريف قد رأيناه وضع فهما فيه سواء عندكم ليست السنة فينا كالبدع هذه الأشعار كلها انتبت حقا أنها له ليست شعرا بالمعنى الصحيح ينتدو عليها نفحة التكلف والتقسيم المنطقي، وهذا من طبع العلماء. ومن ليس من طبعه، أو ليس من طبعه قول الشعر منهم كالكسائي، على العكس من الأبيات الأولى التي يشفو فيها العبة، والتي يصفها الخطيب البغدادي بأنها أبيات جيات، ولذلك يغلب على الظن أنها مقصودة عليه، ويمكن أن تعزى إلى شاعر نادم خليع. كأبي نواس مثلا وقد قال ابن مكتوم عنها هذا من كمش القول لا سيما في شطاب الخلفاء من يؤذب أولادهم ولا يصدر هذا إلا عن جاهل أو غافل والظاهر أنها لغيره وقد ظن الكسائي يعلم أولاد الرشيد ويطرئ الناس القرآن ويعلمهم النحو نحو حتى أصير البرق في وجهه ويديه في آخر أيام حياته فكره الرشيد ملازمته أولاده وأمر أن يبحث له عمن عن ينوب عنه من يرتضيه في العلم والخلق ولم يشأ الرشيد أن يجادله بالسبب الحقيقي في ذلك ولكنه تلطف معه في القول وقال له إنك قد كبرت ونحن نحب أن نريحك ولسنا نقطع عنك جاريك فأناب عنه في علي بن مبارك الأحمر في تأدوب أولاد الرشيد وخرج هو من طبقة المؤدبين إلى طبقة الجلساء والمؤانسين فكان ملازم للرشيد يصحبه في أسفاره ورحلاته إلى أن مات رحمه الله في إحدى هذه الرحلات عنوان مؤدب ومعلم ومقرع عرفنا من قبل أن الكسائي أدب الخليفة خارون الرشيد ومن بعده ولديه الأمين والمأمون وكان الكسائي من يسل بالتعليم وكثر به مالا أما إقاء القرآن الكريم فقد شرق فيه سيكه وغرب فهو أحد القراء السبعة المشهورين وقد قرأ عليه خلق كثير ببغداد وبالرقة وغيرها من البلاد قال الخطي البغدادي كان الكسائي واحد الناس في القرآن يكثرون عليه حتى لا يبلغ الأخذ عليهم فيجمعهم ويجلس على كرسي ويسل القرآن من أوله إلى آخره وهم يستمعون حتى كان بعضهم ينقط المصاحف على قراءته، واخرون يتبعون مقاطعه ومبادئه ويرسلونها في ألواحهم وكتبهم وكان في أول أمره يقرأ بقراءة حمزة بن حبيب الزياد ثم اختر له قراءة خاصة به عرفت بقراءة الكسائي وقد جمعها من قراءات السلف وآثار الآئمة قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب القراءات وكان الكسائي يتخير القراءات فأخذ من قراءة حمزة ببعض وترك بعض وكان من أهل اقراءه وهو كانت علمه وصناعته ولم يجالس أحدا كان أضبط ولا أقوى بهاني فما قال ابن مجاهد اختار الكسائي من قراءة حمزة, حمزة فقراءة غيره قراءة متوسطة غير خارجة عن آثار من تقدم من الأئمة ولم يترك كسائي كثيرا من قراءة حمزة إلا بعد حادثة حدث له في أحد مواسل الحج ورواها بنفسه فقال حملت مع الرشيد فقدمت لبعض الصلوات فقرأت ذرية بعاثا خافوا عليهم فأملت بعاثا فلما سلمت ضربوني بالنعال والأيدي وغير ذلك حتى غشي علي واتصل الخبر بالرشيد فوجه لمن استنقذني فلما جئته قال لي ما شأنك فقلت له قرأت لهم ببعض قراءة حمزة الرجوئة ففعلوا بما بلغ أمير المؤمنين فقال بئس ما صنعت ثم ترك الكسائي كثيرا من قراءة حمزة عنوان شيوخه تلقى الكسائي العلم على مجموعة كبيرة من شيوخ عصره في النحو واللغة وعلوم القرآن وقراءاته وفيما يلي قائمة هجائية بأسماء هؤلاء الشيوخ إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري مولاهم أبو إسحاق في وفو سنة ثمانين ومئة من هجرة جعفر الصادق ابن محمد الباطر ابن علي زين العابدين ابن الحسين سكت النبي صلى الله عليه وسلم في وفو سنة ثماني واربعين الأعمش سليمان بن مهران الاسدي ولاء ابو محمد الاعمش توفي سنه 48 و100 حماد بن عمرو الاسدي الكوفي ذكر ذلك ابن الجوزي في رايه النهايه ولم يذكره في ترجمه كفائي حمزه بن حبيب بن عمارة ابن اسماعيل ابو عمارة الزيات الكوفي توفي سنة 650 وخمسين ومئة. الخليل بن أحمد أبو عبد الرحمن الأذيب البصري توفي سنة خمس م زائدة أبو الصلك الثقفي توفي سنة م سعيد بن أبو الحسن الأخفش توفي سنة وفي معظم المصادر أن الكسائي ذهب إلى الأخفش للبصرة سرا وسأله أن يقرأ عليه كتاب سيبويه وحمل إليه خمسين دينارا لذلك وفي إرشاد الأريب أنه وهد له سبعين دينارا قال الأخفش وكان الكسائي يقول لي هذا الحرف لم أسمعه فاكتبه لي فأفعل وفي إرشاد الأريب كذلك أن الأخفش كان يؤدد ولد الكسائي سفيان بن عوينة بن أبي عمران الكوفي ثم المكي توفي سنة 98 ومئة سليمان بن أرقم أبو معاذ البصري شريش بن وزيد أبو حيوه الحضرمي توفي سنة ثلاث ومئتين شعبة بن عياش بن سالم أبو بكر الحناط الأسدي توفي سنة 93 ومئة عبد الرحمن ابن سكين، أبو محمد ابن أبي حماد الكوفي، أبو عمرو ابن علاء زبان ابن علاء ابن عمار توفي سنة أربع وخمسين ومئة. ويذكر صاحب المفتاح السعادة أن الكسائي لقي أبا عمرو وخدمه نحو سبعة عشرة سنة، ونحن نشك في طول هذا اللطاء. عيسى بن عمر الثقفي. توفي سنة 49 ومئة عيسى ابن عمر الأسدي أبو عمر الحمداني الكوثي الضرير توفي سنة 56 ومئة قتيبة بن مهران أبو عبد الرحمن الأزاذاني ذكر ذلك في غاية النهاية وقد قرأ على الكسائي كما قرأ عليه الكسائي ولا مبرر لشك برجستر آسر في ذلك محمد بن الحسن بن ابي ساره ابو جعفر الرؤاسي الكوفي توفي سنه 780 محمد بن سهل الاسدي الكوفي المعروف بالمقعد محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى ابو عبد الرحمن الكوفي توفي سنه 480 محمد بن عبد الله بن ميصره ابو عبد الرحمن العرضي الكوفي توفي سنة 55 ومئة معاذ بن أبو مسلم الهراء في سنة وتذكر بعض هذه المصادر أن معاذ الهراء أول شيوخه في, في النحو عندما بخشن الكتائي وعابه الناس فسأل عن يعلم النحو فارشدوه إلى معاذ الهراء فلزمه حتى أنفد ما عنده ثم خرج إلى البصره فلقي الخلول وجلت في حلقته المفضل ابن محمد بن يعلى بن عامر الضبي توفي سنة 68 ومئة يعقوب ابن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني يونس بن حبيب أبو عبد الرحمن الضبي مولاه بن البصري توفي سنة 82 ومئة هذا ويذكر صاحب غاية النهاية أن الكسائي قرأ على طلحة بن مسرف ولم يذكر ذلك في ترجمة الكسائي وطلحة هذا توفى سنة 1200 ويستحيل من ذلك التقاؤ الكسائي به عنوان تلاميذه لم نسعد شيخ بكثر تلاميذه كما سعيد الكسائي وقد سبق أن عرفنا أنهم كانوا يكثرون حتى لا يضبط الأخذ عليهم وفيما يلي قائمة هجائية لمن ذكرتهم المصادر من هؤلاء التلاميذ أحمد بن حسن مقرئ الشام أحمد بن الصباح ابن أبي سرينف النهشلي في وفي سنة ثلاثين إسحاق البغوي إسحاق ابن أبي إسرائيل أيض ابن المتوكل الأنصاري البصري توفي سنة 200. زيدي بن عثمان النحوي المغربي الأندلسي ذكر ذلك في طبقات الزبيبي أبو الحسن الأعز خلف ابن هشام ابن ثعلب بن خلق أبو محمد الأسدي البزار البغدادي توفي سنة تسعية وعشرين 200. سمويه النخوي الكوفي وفي انباه الرواه أنه أخذ عن الكسائي درءا من النحو وتصدر لإفاق الطلبة صالح ابن عاصم الناقض الكوفي أبو طالب المكفوط الطير من إسماعيل ابن أبي تراب أبو حمدون الدفلي البغدادي، توفي سنة أربعين ومئتين عبدالله ابن سعيد أبو محمد الأموي علي بن حازم أبو الحسن اللحياني وروى الأزهري بسنده عن سلمة بن عاصم أنه قال كان اللحياني من أحفظ الناس من النوادر عن الكسائي والفراء والأحمر قال وأخبرني أنه كان يدرسها بالليل والنهار حتى في الخلاء ويروي أبو الطيب النغوي في فتصال اللحياني بالكسائي فيقول قال الأحمر خرجت من عند الكسائي ذات يوم فإذا النحياني جالس فقال لي ادخل فاشفعني إلى الكسائي لأقرأ عليه هذه النوادر قال فدخلت على الكسائي فقلت له فقال هو بغيض ثقيل الروح قال ثعلب وكان النحياني ورعا قال الأحمر فقلت له احب أن تفعل فأجابني خرجت إلى اللحيانين فقلت له قال له كذا وكذا فلم لا تنبسط معه فقال دعني وإياه قال اللحيانين فدخلت عليه فإذا هو قاعد على كرسي الملوتي وعليه مقدارية مشهرة وعلى رأسه بطيخية وبيبه كسرة سميذ يفتها حمام. قال فعلب وكان السلطان قد أفسده قال فقال ما تقول في النبي قلت أنا قال نعم قلت أنا أحسيه ثم أفسيه قال فضحك مني وقال أنت غريف اكتم أسمعت وقرأ ما شئت فقرأت عليه وخرجت فإذا الحجارك تأخذ كعابي فالتفكت أقول من يرمينا فإذا هو من منظر له يقول من كنت تقرأ عليه حتى صدعته منذ اليوم علي بن مبارك أبو الحسن الأحمر المروزي وروى الأزهري بسمده عن سلمة بن عاصم أنه قال كان الأحمر يحفظ ثلاثين ألف بيت من المعاني والشواهد فأتاه سيبويه تناظره فأفحمه الأحمر وكان مروذيا وهو أول من دون عن الكسائي قال الفراء أتيت الكسائي وإذا الأحمر عنده غلام أشقر يسأله وكتب عنه في أنواح وقد بقل وجهه ويروي المقادم قصة اتصال الأحمر بالكسائي فيقول كان الأحمر صاحب الكسائي رجلا من الجن من رجال النوبة على باب الرشيد وكان يحب علم العربية ولا يقدر على مجالس الكسائي إلا في أيام غير نوبته وكان يرسل مصير الكسائي إلى الرشيد ويعرض له في طريقه كل يوم فإذا اقبل تلقاه وأخذ بركابه ثم أخذ بيده وما شاه إلى أن السفر وسأله في طريقه عن المسألة بعد المسألة فاذا دخل الكسائي رجع إلى مكانه فإذا خرج الكسائي من الدار تلقاه وأخذ بيده وما شاه إلى أن يركب ويجاوز المبارد ثم ينفلق إلى مكانه فلم يزل كذلك يتعلم المسألة بعد المسألة حتى قوي وتمكن وكان فطنا حريصا فلما اصاب الكسائي الوضح في وجهه وبدنه كره الرشيد ملازمة أولاده فأمر أن يبتاد لهم من ينوب عنه من يرتدوا به فقال إنك قد كبرت ونحن نحب أن نريحك ولسنا نقطع جاريك فجعل الكسائي يدفع ذلك ويتوقع أن يأتيهم برجل فيغلب على موضعه إلى أن ضيط عليه مشدد وقيل له إن لم تأثن أنت من أصحابك برجل ارتدنا نشج لهم من يفضح وكان قد بلغه ان سيب وجهه الى إلى بغداد إذا الأخفش فقلق لذلك ثم عزم على أن يدخل إلى أولاد الرشيد من لا يخشى ناحيته ومن ليس يمر من أصحابه فقال للأحمر هل فيك خير؟ قال نعم قال قد عزمت أن استخلفك على أولاد الرشيد فقال الأحمر لعلي لا أفل ما إليه فقال الكسائي إنما يحتاجون في كل يوم إلى مسألتين في النحو وبيتين من معاني الشعر وأحرف من اللغة وأنا ولقمك في كل يوم قبل أن تأتيهم ذلك فتحفظه وتعلمهم فقال نعم فلما ألح عليه قال قد وجدت من أرضاه وإنما أخرت ذلك حتى وجدته وأسماه لهم فقالوا له إن اخترت لنا رجلا من رجال النوبة ولم تأتي بأحد متقدم في العلم فقال ما أعرف أحدا في أصحابي مثله في الفهل والسيانة ولست أرضى لكم غيره فأدخل, فأدخل الأحمر إلى الدار فجعل يختلف إلى الكسائي كل عشية ويتلقى ما يحتاج إليه أولاد الرشيد ويبدو عليهم فيلقلهم وكان الكسائي يأتيه في الشهر مرة أو مرتين فيعرضون عليه بحضرة الرشيد ما علمهم الأحمر وكذا الكسائي لا يسألهم إلا عما لقنهم الأحمر فيجيبونه عنه فيثني على الأحمر بذلك ويرضاه فلم يزل الأحمر كذلك حتى صار نحوية وحسنة حاله وعرف بالأدب حتى قدم على سائر أصحاب الكسائي ولم, ولم يكن قبل ذلك له ذكر ولا يرى ويبدو أن الأحمر لازم الكسائي قبل ذلك مدة طويلة يأخذ عنه غير أنه لم يكن يحصر إلا القليل فقد قال عنه سعدون القارئ رأيت الكسائي وهو يسأل أبا الحسن المروزي، وقد أقام أربعين سنة يختلف إلى الكسائي والمروذي يقول كيف تكون؟ مررت بديوين تنقرك أو تنقرك أو تنقرك فقال له الكسائي استحيلت لك بعد أربعين سنة لا تعرف خوف النعت أنه تتبع الأسماء قل تنقرك من نعت الدجاجة قال والكثائي يهزأ به ويعبث وينكر أنفه رجع إلى ذكر تلاميذه أبو عمر الدوري حفص بن عمر ابن عبد العزيز ابن صبحان توفي سنة 64 و200. عيسى ابن سليمان أبو موسى الحجازي الشهري الحنفي. الفضل بن إبراهيم ابن عبد الله أبو العباس النخوي المثلي. القاسم بن سلام أبو عبيد الخراساني الحروي البغدادي توفي سنة 42 و200. وتيبة بن مهران أبو عبد الرحمن النحوي الكوثي الأزاذاني الأسبهاني الليث بن خالد أبو الحارث البغدادي في سنة أربعين ومئتين محمد بن زياد أبو عبد الله المعروف ببن الأعراضي في سنة أشدى وثلاثين ومئتين محمد بن سفيان بن وردان الحذاء. الأسدي الكوفي محمد بن نغير الأسدي محمد النوافل أبو علي الكوفي محمد بن يزيد ابن رفاعة بن سمعة أبو هشام الرفاعي الكوفي توفي سنة 48 وأربعين ومئتين أبو مسحل الاعرابي عبد الوهاب بن فريش البغدادي النحوي ميمون بن حفص أبو تلبة النحوي الفيزي مصير ابن موسى ابن أبي نصر أبو المنذر الرازي البغدادي النحوي سُوف في سنة أربعين ومئتين. وفي تهذيب اللغة كان علامة النحوية جانس الكسائي وأخذ عنه النحو وقرأ عليه القرآن. حاشي المعبر عدي أبو محمد البربري البغدادي. هشام بن معاوية أبو عبد الله الضرير الكوفي النحوي توفى سنة تسعين ومئتين يحيى بن آدم بن سليمان بن خالد ابن إسيد أبو زكريا الصلحي توفى سنة ثلاث يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديراني المعروف بن فراء توفى سنة سبع يعقوب الدروقي وقد انفرد ابن الزهري في راية النهاية بذكر عاد آخر من كلامه الكسائي أخذوا عليه القراءة وهم أبو الإسحاق إبراهيم بن حريش وإبراهيم بن زاذان وأحمد بن جبير بن محمد وأحمد بن أبو ظهر أبو الكوفي وأحمد بن محمد بن واصل أبو العباس الكوفي وأحمد بن منصور السراج أبو بكر البغدابي النحوي وأحمد بن واصل البغدادي، وإسماعيل بن مدان الكوثي بن الوريد بن نيمون أبو أحمد الأعور وحجاج بن يوسف بن قتيبة وحمدين بن الحارث الخزاز وحمدويه بن ميمون القارع وقنود بن الربيع أبو القاسم السابوري الخزاز وزكريا بن وردان أبو يحيى السلالي، وزكريا بن يحيى الأناطي وسريد بن يونس بن إبراهيم أبو الحائث البغدادي وسورة بن المبارك الخراساني الدينوري وشريح بن يزيد أبو حيوة الحضرمي وعبد الرحمن بن واقب أبو مسلم أنواقبي الختلي البغدادي وعبد الرحمن بن حبيب ابو محمد البغدادي وعبد القدوس بن عبد المجيد وعبد الله بن احمد بن بشر بن ذكوان وعبد الملك ابن قريب ابو سعيد الاصمعي وعبد الواحد بن ميسره القرشي وعبيد الله بن ميوسى ابو محمد بن ابي المختار العبسي الكوفي وعبيد المزياد وعروة بن محمد الأسدي الكوثي وعلي بن خشنام وعلي بن عاصم، وعمر بن حفص أبو حفص المسجدين وعمر بن عين ابن سرح أبو نعين الكوثي الرازي، وعمر بن بكير أبو حفص الأسلمي وعون بن الحكم وفورك بن شبوبة أبو عبد الله الأصبهاني ومحمد بن زريق ابو بكر ومحمد بن زكريا النشابي ومحمد بن سعدان ابو جعفر الضرير الكوثي ومحمد بن سنان بن شرح الشيزري ومحمد بن عبد الله بن وزيد الحضرمي ومحمد بن عمر بن عبد الله بن رومي ابو عبد الله البصري ومطلب بن عبد الرحمن بن فهم البغدابي والمغيرة بن شعيد المازمين البغدادي وابنه هارون بن علي بن أبو إياس الكوفي الكسائي وهارون بن غيثة وهارون بن وزيد أبو موسى الثالثي البغدادي ويحيى بن زياد أبو زكريا الخوارزمي ويعقوب بن إسحاق أبو محمد الحضرمي البطري وقد جعل ابن نبيل من تلامية الكسائي إصحاق ابن إبراهيم المروزي وهو خطأ، فقد توفي هذا المروزين سنة 86 و200. كما جاء رطاش العباس المبرد من تلامبته وهو خطأ كذلك، فقد ولد المبرد سنة و200 وتوفي سنة 85 و200. عنوان ومدارسه مع علماء عصره. حفرت لنا كتب التراجم والطبقات قدرا كبيرا من المسائل التي تناظر فيها الكسائي مع المشهورين من علماء عصره وعلى رأسهم في بويه الذي ورد بغداد لكي يحتل مكان الكسائي في قصر الخليفة بعد أن يظهر عليه في المناظرة ولكن سعيه يخيب بعد أن نثر أعراض الكسائي ووقفوا إلى جانب ما قاله في المسألة الزنبورية الشهيرة وفيما يلي نحصل العلماء الذين التقى بهم الكسائي على بساط البحث والمناظره في مجالس متعددة وسنرتبهم ترتيبا هجائية وندم على امكنه فروض مجالسهم العلمية مع الكسائي في مصادر المختلفة مع الأخفش سعيد لمسعده ومع الأصمعي في مجلس الرشيد ومع حمزة بن حبيب الزيات ومع سيبويه في مجلس يحيى بن خالد البرمكي حول المسألة الزنبورية ومع عيسى بن عمر الثقفي، ومع الفراء ومع الفقيس محمد بن حسن ومع مروان بن سعيد بن عباد ومع المفضل الضبي بحضرة الرشيد ومع اليزيدي ومع أبي يوسف القاضي ومع يونس بن حبيب وفاة الكسائي سبق أن ذكرنا أننا لا نعرف متى ولد الكسائي فقد صمت المصادر التي ترجمت له عن ذكر تاريخ مولده تماما ولكنها على العكس من ذلك تذكر تاريخ وفاته وهذا أمر غير مستغرب لأن الإنسان يولد نكرة لا يحف به أحد ولا يدري إنسان شيئا عن يوم في زمن لم تجد فيه العادة بتسجيل المواليد كما يحدث في عصرنا الحاضر حتى إذا اشتهر أمره وثار في الخاسقين ذكره اجتمى الناس به ورصبوا نشاطه في خدمة العلم وكان يوم وفاته مما يذكر ما أخباره وتعداد مآتره وكان من المفروض والحال هذه أن لا تختلف المصادر في تحديد تاريخ الوفاة ولكننا قلما نعثر على اجماع في ذلك بسبب اعتماد الناس في ذلك الزمان الصحيح. على الرواية الشفوية في المقام الأول والذاكرة الإنسانية معرضة بالنسيان والزلم ولذلك نجد الخلط والاضطراب لسودان المصادر القديمة في تحديد متى توفي هذا العالم أو ذاك ولقد بلغ هذا الأمر مع الكسائي ذروة الاضطراب والخلط فقد ذكرت لنا المصادر التي وقفنا عليها 11 قولا في تاريخ وفاته وقيل سنة 79 ومئة وقيل 80 وقيل 81 وقيل 82 وقيل 83 وقيل 85 وقيل 88 وقيل 89 وقيل 92 وقيل 93 وقيل 97 كل ذلك بعد المئة وسنحاول فيما يلي مناقشة هذه الأقوال جميعها لعلنا نقف من بينها على الرأي الصواب. من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يصر شبكة الألوكة بالتعاون مع المعذبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة ما تلحن فيه العامة للكسائي لتابع القراءة في موضوع وفاة الكسائي تكاد المصابر كلها تقريباً تنكر سنة تسع وثمانين ومئة تاريخاً بوفاة الكسائي وأكثرها تنكر إلى جانب ذلك أيضاً سنتين وثمانين و وثبات وثمانين ومئة أن السنوات الأخرى المتبقية فلا تذكر الواحدة منها إلا في مصدر أو مصدرين أو ثلاثة على الأكثر فقد انفرد ابن النبي وحده ببكر سنة سبع وتسعين 100 فقال وتوفي الكسائي سنة سبع وتسعين 100 ودفن وأبو يوسف القاضي في يوم واحد وهذا وهم من. فقد مات أبو يوسف في بغداد سنة ثنتين وثمانين ومائة هذا إلى أن معظم المصادر تذكر أن الذي مات مع الكسائي إنما هو محمد بن الحسن الشيباني ولم يذكر أحد سوى ابن النديم أن الذي مات مع الكسائي هو أبو يوسف القاضي ومع ذلك نرى ان النديم نفسه يذكر عند كلامه عن محمد بن الحسن أنه مات بالري سنة في السنة التي توفي فيها الكسائي أما ما ذكره ابن النبي في موضوع آخر من الفهرست من أن الكسائية في سنه سنة وسبعين ومئة فإنه ليس إلا تحريقا من النساخ للرأي السادق أدى إليه سهولة الخلط الكتابي بين عبارتي 97 و 79 اما سنة 80 ومئة فقد انفرد بذكرها القفطي فقال مات الكسائي رحمه الله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 ولن يذكرها أحد قبله ولذلك أرجخ سقوط كلمة تسع قبل كلمة ثمانين من ناشخ مخطوطة الكسطين وعلى ذلك يمكننا استبعاد سنة ثمانين ومئة للهجرة من فسابنا أما سنة أسدى وثمانين ومئة فقد انفرد بذكرها ابن الجوزي، كما انفرد بذكر سنة خمس وثمانين ومئة وشارك الزبيدي في, في ذكر سنة 93 ومئة تاريخاً لوفاة الكسائي ولكن ابن الزري يذكر هذه السنوات دون إسناد مع ونوعه به كما أنه يذكرها بصيرة التمريض فيقول وقيل وقيل، أما الزبيدي فإنه يذكر سنة 93 ومئة مروية عن محمد بن عبد الملك التاريخي ولسنا ندري عمن روى محمد ابن عبد الملك ذلك الرأي إذ بينه وبين الكسائي زمن غير قصور فقد روى عن أبو العباس أحمد بن يحيا شعلب المتوفى سنة وأما سنة ثمان وثمانين ومئة فقد انفرد بذكرها أبو الفرج الصهاني إذ يقول مات إبراهيم الموصلي سنة ثمان وثمانين ومات في ذلك اليوم الكسائي النحوي والعباس بن الأحنف وهشيمة الخمارة قرأ ذلك ذلك إلى الرشيد فأمر المأمون أن يفلي عليهم فحايا فصف بين يديه فقال من هذا الأول قيل إبراهيم فقال أخرواه وقدم العباس بن الأحنف فقدم عليهم فلما فرغ وانصرف بنا منه هاشم بن عبد الله بن مالك الخزاعي فقال يسيده كيف آثرت العباس بالتقديمة على من حضر؟ قال لقوله وفعى بها ناس فقالوا إنها لهي التي تشقى بها وتكابد فجحتهم ليكون غيرك منهم إني لا يعجبني المحب الجاحد ويظهر من سياق الصرف أنها ملبوعة ببيان قدر العباس بن الشاعر لدى المأمون ولذلك.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 حتى في الشعر الذي ذكره المأمون مما يشكك في صحتها. قال ابن عبد ربّه هاشم محرف الهشام ابن عبد الملك الخزاعي قال كنا بالروقة مع هارود الرشيد فكتب إليه فاحب الخبر بموت الكسائي وإبراهيم الموصلي والعباس بن الأحس في وقت واحد فقال له المأمون أخرج فصلي عليهم. فخرج المأمون في وجوه قواده وأهل خاصته وقد صفوا له فقالوا له من ترى ان يقدم قال الذي يقول يا بعيد الدار عن وطنه هائما يبكي على شجنه كلما جد البكاء به زادت الأسقام في بدنه. قيل له هذا وأشاروا إلى العباس بن فقال قدمه، فقدم عليهم وهكذا تسقط هذه السنة من حسابنا كذلك ولا شيء ما أن المصادر تكاري تجمع على أن الذي مات مع الكسائي هو محمد بن الحسن الشيباني أما سنة 290 و100 فأول من ذكرها هو ياقوت وليست عند أحد ممن تقدمه ولكنها ذكرت عند المتأخرين من أنثار السيوط والداودي وطاشك برزادة والراجح أن هؤلاء نقلوا عن ياقوت ونحن نرى أنه قول لا يعول عليه لأن المراجع التي سبقت ياقوتا لم تسر إليه ويبقى أمامنا بعد ذلك السنوات سنتون وثمانين ومئة السنوات الثانية سنتون وثمانين وثمانين وثمانين, وثمانين, وثمانين, وثمانين وإن الباحث لا يقف حائرا تمام الحيرة أمام هذه السنوات أيها يرجح فإنه على الرغم من أن كل المصادر التي بين أيدينا تقريبا تذكر سنة فإن الكثير منها أيضا يذكر سنة و و ومئة وذلك فمن الصعب أن نقطع برأي في هذه المسألة وإن كانت توجد لدينا بعض الادله المرجحه للقول بأنه سنه تسع وثمانين ومائة أنها هي السنة التي توفي فيها الكسائي بالفعل وهذه الأدلة هي أولا كل المصادر تقريبا على ذكر هذه السنة حتى تلك التي ذكرت سنة 82 و83 بل إن بعضها يذكر هذه السنة وحدها وبعض المصادر يذكرها في المقدمة ويؤكد أنها هي السنة التي توفي فيها الكسائي ويباعف الأقوال الأخرى فقد قال المرزباني توفي الكسائي بالري بقرية منها ويقال لها رمبوية هو محمد ابن الحسن في يوم واحد وذلك في سنة تسعي وثمانين ومئة ولم يذكر ولم يذكر غير ذلك كما قال أبو عمرو الداني وتوفي الكسائي برمبوية قرية من قرى الري حين توجه إلى خراسان مع الرشيد سنة تسعة وثمانين ومائة، ولم يذكر غير ذلك أيضاً. وقال ابن الجزار: واختلف في تاريخ موته، فالصحيح الذي أرخه غير واحد من العلماء والحفاظ سنة تسعة وثمانين ومائة. وقال كذلك، وتوفي الكسائي سنة تسعة وثمانين ومائة على أشهر الأقوال. وقال السيوطي. الكشائج مات بالري سنة 89 جزم به أبو الطيب وقال الدودي وقيل سنة 89 ومئة وفحح ثانين أقدم المصادر التي ذكرت سنة 82 و ومئة وثلاث وثمانين هو تاريخ بغداد وهناك مصادر أقدم منه ذكرت سنة 89 ولم تشر إلى سنتي 283 وثمانين وثلاث من قريب أو بعيد مثل المشعودي الذي يقول وفي سنة تسع وثمانين ومئة وذلك في أيام الرشيد مات علي بن حمزة صاحب القراءات ومثل الزبيبي الذي يقول وتوفي الكثائي هو محمد بن الحسن الفقير صاحب أبي حنيفة ودفن في يوم واحد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 أن الكسائية وفية في صحبة الرشيد بالري عندما كان يزورها الرشيد ومن الثابت تاريخيا أن الرشيد زار الري في سنة 89 ومئة فها هو أبو حنيفة الدينوري المتوفى سنة 82 يقول وفي سنة 89 سار الرشيد إلى الري فأقام بها شهرا ثم انفرص نحو مدينة السلام وكذلك الطبري المتوفى سنة 8300 يقول ثم دخلت سنة 88900 ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث فمن ذلك ما كان من شخوص هارون الرشيد أمير المؤمنين فيها إلى الري هذا ولم تذكر هذه المصادر أن هارون الرشيد زار الرّي في أي سنة أخرى عدا هذه السنة.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 مع ما عرف عنه من طول صحبته لأولاد الرشيد حتى استخلف عليهم الأحمر كما عرفنا من قبل ويمكن من بعد ذلك أن يتساءل ومن أي جاء الرأي القائل بأن الكسائية توفي في سنة 2800 أو 83100 والإجابة على ذلك عثيرة ولكن هل كان ذلك لأن ابن النديم ذكر أنه مات مع أبي يوسف القاضي وقد توفي هذا الأخير سنة ثمتين وثمانين ومئة وقد أشرت بعض المصادر إلى أن الكسائي عاش سبعين سنة فإذا كان الأمر كذلك فإنه يمكننا بعد أن رجحنا أنه مات في سنة تسع وثمانين ومئة القول بأنه ولد في سنة تسع عشرة ومئة وكما تختلف المصادر في سنة وفاة الكسائي فإنها تختلف كذلك فيما بينها في المكان الذي توفي به فأكثرها يذكر أنه توفي بالري وهو اقليم من أقاليم خراسان ببلاد فارس بل إن بعضها يحدد البلد الذي توفي به وهو رمبوية قال ياقوت رمبوية بفتح أوله وسكون ثانيه ثم داء موحدة وبعده الواو ثم ياء مثناه من تحت مفتوحة وهي قرية قرب الري مات بها علي بن حمزة الكسائي النحوي كما يذكر بعد ذلك أن الكسائي دفن بسكه حنظلة بالري واقليه ضئيله من المصادر تذكر أنه مات في طوس والمشهور هو الرأي الأول ويظهر أن السر في القول بأن الكسائي مات في طوس هو أن الرشيد خرج إلى طوس في أول رحلته وأقام بها زمن يسيرا ثم خرج منها إلى الري كما ذكر ذلك أبو بكر الزبيدي فقال لما خرج الرشيد إلى طوس خرج الكسائي معه فلما وصل إلى الري اعتل عله منكره فأتى إليه هارون الرشيد ماشيا متفزعا وخرج من عنده وهو مغتم فقال لأصحابه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 أمتاح ما عنده فغدوت عليه غدوة من الغدوات وهو ثقيل فرأيت به علة منكره فالقى نفسه، وجعل ينتفض ويقول قبر أحلك النخيل وقد ترى لولاه ما لك ذو النخيل بداري إلا كداركم بذي بقر الحما أيهاتا ذو بقر من المزدار قال الكسائي فغدوت إليه صباحا فإذا هو لما به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 هذا وقد حزن الرشيد على وفاة الكسائي حزنا شديدا كما حزن على وفاة محمد بن الحسن الشيباني معه وقال بعد أن عاد إلى بغداد من رحيته إلى خرسان قولته المأثورة دفن الفقه واللغة في الري في يوم واحد وقد شمل الحزن على فقده الناس كلهم حتى خصومه الذين طالما احتدم النزاع بينه وبينهم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 ويتم القرآن من أوله إلى آخره وهم يستنعون حتى كان بعضهم ينقط المصاحف على قراءته وآخرون يتبعون مقاطعه ومباديه فيرسمونها في الواحهم وكتبهم وكان أعلم الناس بالنحو وواحدهم في الغريب كما يقول ابن الأنباري أيضا ولو لم يكن لاخي بغداد والكوفة من علماء العربية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 إلا ما وهب الله لي من وقوف أمير المؤمنين عليه لكان كافيا كما كان الرشود يحكمه في المنازعات العلمية ثقة منه بعلمه وقد سبق أن ذكرنا أن الرشود حزن على وفاته خزنا كبيرا وقال بعد أن دفنه اليوم دفنت الفقه والعربية بالري كما أشهد اليزيدي به في مرسيته التي رساه بها هو محمد بن الحسن الشيباني فقال تفرمت الدنيا فليس خلود وما قد ترى من بهجه سيدود لكل امرئ كأس من الموت مترع وما إلا ما إلا عليه ورود ألم تر شيبا شاملا ينذر البلا وأن الشباب الغض ليس يعود سيأتيك ما أثنى القرون التي خلت فكن مستعدا فالفناء اعتيد أسيت على قاب القضاء محمد فاجريت دمعي والفؤاد عميد وقلت إذا ما الخطب اشكل من لنا بايضاحه يوما وانت فقيد وأقلقني موت الكسائي بعده وكادت بي الأرض الفضاء تنيد فأذهلني عن كل عيش ولذة وأرق عيني والعموم هجود هما عالمان أوديا وتخرما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 أي الناس أكرم خادما قالوا أمير المؤمنين أعزه الله قال لا بل الكسائي يخدمه الأنين والمأمون وحدثهم الحديث ويمدح القناني أخلاق الكسائي فيقول وما لي صديق ناصح أعتدي له ببغداد إلا أن تمر موافق يزين الكسائي الأغر خليقة إذا فضحت بعض الرجال الخلائق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 ويبدو أن هذه الفريحة نفسها هي التي بلغت يزيدي خلوح بها للكسائي عندما كان في وليمة صنعها لهما خلف ابن هشام البزار، وقد رد عليه الكسائي وأنا ذاكر ما أصحنه، قال يزيدي الكسائي يا أبا الحسن أمور بلغتنا عنك نكر بعضها، فقال الكسائي أو مثلي وخاطب بهذا وهل من العالم من العربية؟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 فإننا نستبعي تماما صحة هذه الأقاوين بالنسبة إلى الكثائي قارئ القرآن المشهور وقد بلغ من عداوة أعدائه له أنهم طعنوا عليه في علمه أيضا فإلى جانب الأقوال التي فردناها فيما سبق والتي تشهد به وبعلمه منذ من يقلل من جهوده العلمية يقول الأصناعي مثلا كان الكثائي يأخذ اللغة عن أعراب الحطمة الذين كانوا ينزلون قطرب وغيرها من سواد قرى بغداد من فضلك تابع بقية المال نواصل القراءة في مكانة الكسائي وآراء العلماء فيه يقول عنه أبو حاتم السجستاني لم يكن جميع الكوفيين عالم بالقرآن ولا كلام العرب ولولا أن الكسائي دنا من الخلفاء فرفعوا ذكره لم يكن شيئا وعلمه مختلط بلا حجد ولا علم، إلا حكايات عن الأعراب مطوحة لأنه كان يلقنهم ما يريد ويقول أبو زيد الأنفاري قدم علينا الكثائي البفرة فلقي عيسى والخليل وغيرهما وأخذ منهم نحوا كثيرا ثم صار إلى بغداد فلقي أعراب الحطمة فأخذ عنهم الفساد من الخطأ واللحم فأفسد بذلك ما كان أخذه بالبفرة كله وقال ابن كان الكسائي يسمع الشاذ الذي لا يجوز إلا في الضرورة فيجعله أصلا فيقيس عليه واختلط بأعراب الأبلة فأفسد بذلك النحو ومعلوم أن هذه الآراء كلها هي آراء البصريين الذين يختلفون عن الكوفيين في منهج البحث والقياس الذي يوضع اساسا للأخذ عن العرب فقد اختار البصريون قبائل معينة للأخذ عنها وتركوا ما عداها محتجين بفساد لغتها وكانوا يسمون لغات هذه القبائل باللغات الشاذة التي لا يعمل بها أما الكوفيون فإنهم كانوا يوثقون كل العرب على السواء ويعدون كل ما جاء عنهم حجه فيعتدون بأقوالهم ويؤسسون عليها نحوهم وقواعدهم والواقع أن كلا الفريقين مخطئ في نظرته هذه إذا كان الهدف هو وضع قواعد للغة العربية الفصحى أو بعبارة أخرى لللغة الأدبية المشتركة بين العرب جميعا فلم يكن الفرق بين اللغة المشتركة واللهجات واضحا في أذهان اللغويين في هذه الحقبة من التاريخ وضوحا تاما ولذلك سعى البصريون للأخذ عن قبائل معينة وهدفهم هو الوصول إلى تقعيد اللغة الأدبية المشتركة غير أنهم لم يفرقوا فيما أخذوه عن هذه القبائل بين تلك اللغة المشتركة ولهجات الخطاب، ومن هنا جاء الخلط والاضطراب ورأيناهم يؤورون كل مثال شذ عن قواعدهم ولم يكن الكوفيون أقل منهم حظا في الاضطراب والخلق لأنهم أخذوا اللغة عن كل العرب ولم يفرقوا كذلك بين اللغة المشتركة ولهجات الخطاب ولسنا في حالة إلى أن نؤكد أن العداوة بين اليزيدي والكسائي التي كانت سوى فيها أن الرجلين كانا يؤدبان أولاد الرشيد وكل واحد منهما يريد ان يعلو على صاحبه ويستأثر بالخير دونه هذه العداوه كانت السبب في هذه الأبيات التي يهجو فيها اليزيدي الكسائي فيقول يا بيعة النحو به مغرب عن قا واودت ذات اصعادي افسده قوم وازروا به من بين اغتام واوغاد ذوي نراء وذوي لكنه لآم آباء وأجداد لهم قياس أحدثوه هم قياس سوء غير منقادي فهم من النحو ولو عمروا أعمار عاد في ابي جاد أما الكسائي فذاك امرؤ في النحو حار غير مرداد وهو لمن جهلا به مثل سراب البيد للصاد كما يقول فيه أيضا كنا نقيس النحو فيما مضى على لسان العرب الأول فجاءنا قوم يقيسونه على لغى أشياخ قطر البلي فكلهم يعمل في نقض ما به يصاب الحق لا يأتلي إن الكسائية وأشياعه يرقون في النحو إلى أسفلي أما تلك الأخبار التي تذكر أن الكسائية ارتج عليه ذات مرة أو سهى أو لحن ثم تنبه إلى اللحن فتداركه فلسنا نرى فيها ما ينقص من قدر الكسائي، فأي الناس لا يسهو، وأيهم لا يرتج عليه في المواقف العصيبة، وأيهم لا يلحن، مهما بلغ من العلم، مدامة العربية ليست له لغة سليقة وفطرة، والكسائي نفسه يعترف بأن لسانه ربما سبقه باللحم، فلا يمكنه أن يرده، فتنكر المصادر أنه قرأ وهو يصلي بهارون الرشيد، لعلهم يرجعون فقال لعلهم يرجعين قال فوالله ما اجترأ هاروم أن يقول لي أخطأت ولكنه لما سلمت قال لي يا كسائي أي لغة هذه قلت يا أمير المؤمنين قد يعثر الجواد فقال أما هذه فنعم كما تنكر المصادر كذلك أنه كان إذا جاء شهر شعبان نصب له منبر فيقرأ من فوقه القرآن على الناس فقرأ يوما أنا أكثر منك بنصب أكثر فلما فرغ أقبل الناس يسألون عن العلة في نصب هذه الكلمة فثار في وجوههم خلف بالهشام هشام وأراد أن ينتحل له عذرا فقال إنه أراد في فتحه أقل من قوله تعالى إن ترني أنا أقل منك مالا فقال الكسائي للناس أكثر بالرفع فمحوه من كتبهم ثم قال لخلف يكون أحد من بعدي يسلم من اللحن قال خلف لا أما إذا لم تسلم أنت فليس يسلم أحد بعدك قرأت القرآن صغيرة وأقرأت الناس كبيرة وطلبت الآثار فيه والنحو كما تذكر الأخبار أنه كان يصلي بالرشيد واليزيدي حاضر فارتج عليه في قلية أيها الكافرون فعيره اليزيدي ثم حدث بعد ذلك وصل اليزيدي بالرشيد فأرتج عليه في سورة الفاتحة فلما سلم قال احفظ لسانك لا تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق وأما ما ذكره الفراء من أن الكسائي من أن الكسائي مات وهو لا يحسن حد لعمة وبيئس ولا حد أن المفتوحة ولا حد الشكاية فهو أمر طبيعي وأي الناس قد أمكنه أن يحيط بكل خفايا اللغة ولسيا ما في هذا العصر المبكر والفراء نفسه يقول ولم يكن الخليل يحسن النداء ولا كان بويه يدري حد التعجب وليس هذا بمنقص قدر واحد من هؤلاء أو غيرهم وهذا هو الشافعي يقول لسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا وما نعلم أحدا يحيط بجميعها غير نبي عنوان مؤلفاته ترك الكسائي وراءه ثروة كبيرة من المؤلفات في النحو واللغة والقراءات ولا عجب في هذا فقد روي عنه أنه أنفد خمس عشرة قنينة من الحبر في الكتابة عن العرب كما سبق أن عرفنا ولكن عوادي الزمن أتت على ما ألفه ولم يصل إلينا منه إلا القليل وفيما يلي قائمة أجدية بمؤلفاته بعد أن جمعناها من المصادر المختلفة ودللنا على المطبوع منها والمخطوط المجد الآثار في القراءات ذكره في تاريخ بغداد وإنباه الرواه والأنساب للسمعاني أجزاء القرآن ذكره في الفهرست اختلاف العدد ذكر في الفهرست وإرشاد الأريب ونزهة الأرباء وإنباه الرواه ويسمى في غاية النهاية العدد واختلافهم فيه اختلاف مصاحف أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة ذكر في الفهرس وهو منقول برمته في كتاب المصاحف للسجستاني من الصفحة التاسعة والثلاثين إلى الحادية والأربعين وأوله فيه حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن يحيى الخنيسي حدثنا خلاد بن خالد المقرئ عن علي بن حمزة الكسائي قال اختلاف أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة. فأما أهل المدينة فقرأوا في البقرة وأوصى بها إبراهيم. وأهل الكوفة وأهل البصرة وصفا بها بغير ألف. وفي آخره هذا اختلاف أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة كله. أشعار المعايات وطرايقها. ذكر في الفهرست وإرشاد الأريب. ويسمى أشعار المعايات فقط في بوية الوعاه وطبقات المفسرين للداودي ومستاح السعادة كما يسمى أشعار فقط في غاية النهاية تعليقات على صيغ الطلاق في بيت من الشعر لم يذكره واحد من من ترجم له وإنما ذكر له بروكلمن مسخة في المتحف البريطاني وأغلب الظن أنه رسالة صغيرة في المناظرة التي جرت بين الكسائي والقاضي أبي يوسف أهم الخليفة هارون الرشيد في قول الشاعر فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاثا ومن يجني أعق وأظلم الحدود في النحو ذكر في إنباه الرواه ويبدو أنه كانت منه نسخة في مكتبة لبه ثم فقدت في ظهر الورقة هو والعشرين ومئة من مخطوطة قصص الليل وسمر النهار نبن فارس فهرس من الكتب التي كانت بالمجموعة وعلى رأسها كتاب الحدود في النحو الكسائي، الحروف ذكر في الفهرست وإرشاد الأريب وغاية النهاية وطبقات المفسرين للداودي ومستاح السعادة، العبد ذكر في الفهرست وإرشاد الأريب ونزهة الألباء وغاية النهاية وبرية الوعاء. وطبقات المفسرين للداودي ومفتاح السعادة وهو من الكتب المؤلفة في عادي آي القرآن لأهل الكوفة كما قال في الفهرس القراءات ذكر الفهرس وإرشاد الأريب ونزهة الألباء وغاية النهاية وبغية الوعاه وإنباه الرواه وطبقات المفسرين للداودي ومفتاح السعادة وقال عنه الأزهري في تهذيب اللغة وله كتاب في قراءات القرآن قرأته على أحمد بن علي بن رزين وقلت له حدثكم عبد الرحيم بن حبيب عن الكسائي فأقر به إلى آخره قصص الأنبياء ذكر في كشف الظنون ما تلحن فيه العوام وهو هذا الكتاب الذي ننشره هنا كاملا لأول مرة وسنتحدث عنه بالتفصيل فيما بعد متشابه القرآن قال في كشف البنون علم متشابه القرآن أول من صنف فيه الكثائي كما قال السيوطي في الإتقان يقول السيوطي النوع الثالث والستون في الآيات المشتبهات أفرده بالتصنيف خلق أولهم فيما أحسب الكثائي وقد ذكر له بروكلمان ثلاث مخطوطات الأوبى في باريس بعنوان المشتبه في القرآن والثانية في الكتب خانة العمومية بإستنبول بعنوان المشتبهات في القرآن والثالثة في مكتبة قولة بدار الكتب المصرية بعنوان مشتبه من لفظ القرآن وتناظر من كلمات الفرقان مختصر في النحو المصادر معاني القرآن وقال عنه الأزهري وللكسائي كتاب في معاني القرآن حسن وهو دون كتاب الفراء في المعاني وكان أبو الفضل المنذري ناولني هذا الكتاب وقال فيه أخبرت عن محمد بن جابر عن أبي عمر عن الكسائي. ويبدأ الأخفش سعيد من المسعدة أن الكسائي تمد على كتابه في معاني القرآن قال الأخفش فلما اتصلت الأيام بالاجتماع سألني الكسائي أن أؤلف له كتابا في معاني القرآن فألست له كتابي في المعاني فجعله إماما لنفسه وعمل عليه كتابا في المعاني وعمل الفراء كتابه في المعاني عليهما ويبدو أنه كان كتابا صعب الفهم فقد قال أبو عمر الدوري سمعت هذا الكتاب معاني الكسائي في مسجد السواقين ببغداد على أبي مسحل وعلى الطوال وعلى سلمه وجماعة فقال أبو مسحل لو قرئ هذا الكتاب عشر مرات لحتاج من قرأه أن يقرأه ومع ذلك فقد فاته فيه أشياء نبهه عليها أبو زيد الأنصاري فقد قال أبو زيد قال لي الكسائي ألّفت كتابا في معاني القرآن بل ألّفت كتابا في معاني القرآن فقلت له أسمعت الحمد لله رب العالمين فقال لا فقلت اسمعها نقطوع القرآن وموصوله ذكر في الفهرس وإرشاد الأريب ونزحة الألباء وغاية النهاية وإنباه الرواه وطبقات المفسرين للداودي النوادر الكبير ذكر في الفهرس وإرشاد الأريب ونزحة الألباء وغاية النهاية و kaufen وإنباه الرواه وطبقات المفسرين للداودي مفتاح السعادة ويسمى النوادر في المزهر للسيوطي وقال عنه الأزهري في تهذيب اللغة وله كتاب في النوادر رواه لنا المنذري عن أبي طالب عن أبيه عن الفراء عن الكسائي فما كان في كتابي لسلمة عن الفراء عن الكسائي فهو من هذه الجهة وهو من مصادر العباب للصغاني ومنه اقتباس في البصائر والذخائر لأبي حيان نفسه ويقال نقعت إذا رويت من الري يا هذا ونقعت غير نقعت غيري هكذا قال الكسائي في النوادر وانظر اقتباسا آخر في العباب الصغاني حرف الطاء النوادر الأوسط ذكر في الفرس وإرشاد الأريب وغاية النهاية وبوية الوعاء وإنباه الرواه وطبقات المفسرين للداودي ومفتاح السعادة النوادر الأفغر ذكر في الفهرست وإرشاد الأريب وغاية النهاية وبغية الوعاه وطبقات المفسرين للداودي ومفتاح السعادة ويسمى النوادر الصغير في نزهة الأليب الهاءات المكني بها في القرآن ويسمى هاءات الكناية في القرآن في إنباه الرواه الهجاء ذكر في الفهرست وإرشاد الأريب ونزهة الأرباء وغاية النهاية وبوية الواح وإن الرواه وطبقات المفسرين ومفتاح السعادة هذه هي كتب الكسائي أما ما ورد في لسان العرب في مادة كبرة من قوله وفي المؤلف الكسائي فلان عزة ورد أبيه أي آخرهم وكذلك كبرة ورد أبيه فهو مروي عن تهذيب اللغة للأزهري وفيه وفي المؤلف الكسائي إلى آخره والمقصود بالمؤلف هنا هو كتاب الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام لأن الأزهري يسمي هذا الكتاب لأبي عبيد الغريب المؤلف فقد قال في ترجمة أبي عبيد هذا وله من المصنفات الغريب المؤلف وترؤ لنا المصادر أخباراً عن بعض من شرحوا شيئاً من كتب الكسائي من العلماء مثل البغل وهو أبو الحسن مفرج بن مالك النحوي الأندلسي الذي يقول عنه الزبيدي وله كتاب في شرح كتاب الكسائي ويظهر أن المقصود بهذا الكتاب هو كتاب النحو المختصر أو الحدود. فقد روى القرطبي أن أحمد بن أبان ابن حود اللغوي راهب الشرق بقرطبة. صنف كتاب شرح كتاب الكسائي في النحو كما يروي الكفطي كذلك أن الجرفي بضم الجين وهو نحوي مشهور بالأندلس له كتاب شرح فيه كتاب الكسائي في النحو ويبدو أن المقصود كذلك بالكتاب الذي أدخله جودي النحوي تلميل الكسائي إلى الأندلس عنوان كتاب ما تلحن فيه العامة لم لن يبق لنا من مؤلفات الكسائي سوى عاد قليل منه هذا المؤلف الصغير وعلى الرغم من أننا نملك منه ثلاث مخطوطات الأولى اعتمد عليها بروكلمان في برلين بألمانيا والثانية اعتمد عليها عبد العزيز الميمني في بومباي الهند والثالثة في مكتبة المتحف العراقي في بغداد فإن الكتاب لم يرد له ذكر في كتب الطبقات التي ترجمت بالكسائي منما يشكك في صحة جثبته إليه وقد رجح بروكلمن أن يكون الكتاب من تأليف الكسائي، إذ يبدو عليه مسحة التأليف القديم مثل استعماله كلمة حرف بمعنى كلمة وكلمة الأيف بالدلالة على الهمزة حتى وإن كانت مكتوبة بالياء وكلمة مين لحرف الجر من قياس على الباء واللام والكاف هذا ويرى بروكلمن أن من الأدلة على صحة نسبة هذا الكتاب للكسائي كذلك مقببته التي تقول هذا كتاب ما تلحن فيه العوام مما وضعه علي بن حمزة الكسائي للرشيد هارون ولا بد لأهل الفصاحة من معرفته فإن الكسائي كان يؤدب ولد الرشيد الأمين والمأمون ويتحير المجنون في نسبة الكتاب إلى الكسائي. فيقول في مقدمة نشاته له وقد نقبت عن الكتاب في جل المضان الحاضرة لعلي أقف منه على عين أو أثر أو خبر أو خبر فلم يقدر لي الظفر بالوتر غير أنه معزون إليه في الأصل كما قد أثبت صورته هنا وأما مضمون الكتاب فجله لا يلائم ما رواه العيون عن الكسائي وفيه ما يلائمه بعض الملاءمة أو كما وفيه مما فات القاموس وسدرته البلكراني المسرحه بالمشت ورجال كثير ونساء كثير والناطف لنوع من الحلوى وفيه من خلاف المشهور قوله لا يقال بحية ولا أهرقت ولا فكن من رضبه ولا نصحته أو شكرته وقوله قربوف بالضم وأن الجهد في قولهم جهدت به كل الجهد بالب كل الجهد بالب ملا بالفبح فلا أدري أهي أقوار له شاذذ أم الذي وصلنا من اللغة ليس على غره الأول والله أعلم وقد تناول الكتاب الدراسة الدكتور حسين نصار في كتابه المعجم العربي أشك في نسبته إلى الكسائي ورأى أنه من تأليف أحد تلاميذ أبي زيد الامفاري فقال وفي النفس شيء من نسبة هذا الكتاب إلى الكسائي فإني لم أجد أحدا عزا إليه كتابا من هذا النوع واعترف الناشر بذلك ونبه على أمر أخطر منه إذ صرح بأن جل مضيون الكتاب لا يلائم ما رواه اللغويون عن الكسائي ورأيته في إخدى فقراته يروي عن أبي جيل الأنصاري البصري ولم نسمع ذلك عن الكسائي وإنما سمعنا أنه روى عيونس من البصريين ولذلك فإني أكثر ميلا إلى نسبته إلى أهل تلاميذ أبي زيد إن لم تكن هذه الفقرة مقحمة على الكتاب والذين يروون عن أبي زيد وينسب إليهم كتب في لحن العامة هم أبو عبيدة والأصمعي وأبو نصر أحمد بن حاتم والمازني وأبو حاتم السجستاني ولا نستطيع أن نعزوه إلى أحد منهم بعينه لأن كتبهم لم توصف ولكننا نستطيع أن نبعد منهم الأصنعي فقد اقتبس من يعيش فقرة من كتابه ليست في هذا الكتاب وكذلك الأمر مع أبي حاتم أسجل الذي روى صاحب مؤتلف والمختلف من كتابه بيتا من الشعري غير موجود في هذا الكتاب هذا هو رأي الدكتور حسين نفار ونحن لا نتفق معهم في استنباطات تلك إذ لا يعني سكوت كتب الطبقات عن ذكر كتاب معين لعالم من العلماء أن نسبة هذا الكتاب إليه زوف على وجه الإطلاق فلم يقل أحد إن كتب التراجم والطبقات أحفظ جميع مؤلفات العلماء الذين يرد لهم ذكر فيها ولديم الأمثلة على ذلك فكتاب الأمثال بنؤرد السدوسي. لولا اقتباسات منه في جمهرة الأمثال بالعسكري ومجمع الأمثال بالميداني وخزانة الأدب للبغدادي بشك المرء في نسبته إليه إذ لم يرد له ذكر بين كتب المؤرج التي تروى له في كتب الطبقات وكذلك كتاب البئر لأدن الأعرابي لم يذكر في كتب الطبقات التي ترجمت بأدن الأعرابي على كثرتها وإنما ذكر في فرست مخير وحدها إلى غير ذلك من الحالات الكثيرة التي يمهر فيها كتاب معين لأعليم من العلماء لم تنبه عليه الكتب التي ترجمت له. أما الفقرة التي ذكر فيها أبو زيد الأنصاري في الكتاب فهي التي ذكر فيها أبو زيد في الكتاب فهي مقحمة على النصف لا شك في ذلك. فقد أضاف النساخ والوراقون وبعض العلماء أحياناً نصوصا وتعليقات إلى بعض تفانيف وكتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي خير شاهد على هذه القضية ففيه إباثات متأخرة عن عصر الخليل ومن أنفلتها موابع ثلاثة مروية عن أبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 24 وتلك هي الفقرة التي ذكر فيها أبو زيد الأنفاري في كتاب ما تلحن فيه العوام بالكثائي وتقول هي ترسوس بفتح الطاء والراء جميعا ومثله أسود حالك وحلكوك قال أبو زم الأنفاري عطون وعامر يقولون في ذلك طرسوس بمن الطاء وتسكين الراء ويزعمون أنهم لا يعرفون الحلك كثما ثانيا بقي اعتراض آخر أشاره الميمني في مقدمته لتخطيق الكتاب تلك المقدمة حدثنا ذكرنا بعضها فيما سبق، وهو أن جل ممنوي الكتاب لاوَلَّا إن ما رواه اللغويون عن الكسائي، وإنما اتبعنا كلمات الكتاب وقارناها بما يرويه اللغويون عن الكسائي، فإننا نجد خمس كلمات لا غير لا يتفق فيها رأي الكسائي مع ما رواه عنه اللغويون، وهذه الكلمات هي. وتقول ما نقمت منه إلا عجلته بفتح القاف لا يقال غيره قال الله عز وجل وما نقم منهم إلا يؤمن بالله وفي إفلاح المنطقة ابن السكيت ويقال ما نقمت منه إلا الإحسان فأنت تتمتم قال الكسائي ونقمت تنقم لغة وفي الجوهري للجوهري نقم وقال الكسائي ومثل ذلك نقله عن الصحاح كل من اللسان نقم وتاج العروس ثانيا قوله وتقول وجدت اني في منزلي بكسر الدار الأولى وفي لسان العرب وحكم الزجاجي عن الكسائي وجدت الرجل بالفتح ومثل ذلك في تاج العروس ثالثا وتقول جري بورد الكلب بكسر الجيم وكذلك رطل منذ يكال فيه وفي إصلاح المنطق قال الكساء رطل ورطل الذي يكال فيه وقوله وتقول أقبسته العلم بالألف وقبسته النار بلا ألف وفي أدب الكاتب المقتيبة أقبست الرجل علما وقبسته نارا إذا جئته بها فإن كان طلبها له قال اقبسه هذا قيل يزيده وقال الكسائي أقبسته ناراً وعلماً سواء قال وقبسته أيضاً فيهما جميعاً فمثل ذلك بالنصف الصحاح للجوهري وفي رسام العرب وقال الكسائي أقبسته ناراً أو علماً سواء قال ويجوز طرح الأبث منهما وقوله ويقال المال والنبات ومي والخباب وأشباهه ومي وفي الغريب المثنف لأبي عبيد القاسم بن سلام قال الكسائي إنما الشيء ينمي بلواء إلى غير قال ولم أسمعه إلا بلواء من أخويني من بني سليم ينمو ثم سألت عنه بني سليم فلم يعرفوه بالواو وعنه بالنفس في المزهر الافتواطي وفي استخاح للجوهرين المال وغيره ونمي نماء وربما قالوا ينمو نمو وأنماه الله قال الكثائين ولم أسمعه بالواو إلا من أخواني من بني سليم ثم سألت عنه بني سليم فلم يعرفوه بالواو هذه هي الكلمات الخمس التي يختلف فيها رأي الكثائين في كتابه عما عن رواه عنه اللغويون وليست هذه الكلمات الخمس ضد الكتاب كما يزعم الميمنيين فالكتاب فيه أكثر من 250 كلمة. ولعل السبب في هذا الاختلاف والتناقض بين رأي الكسائي في كتابه وما رواه عنه اللغويون أنه ربما كان رايا قديما من الكسائي دونه في كتابه ثم بدأ له مع كثرة الرواية ومشافحة الأعراب بعد ذلك خطأه فترته وقال بغيره في بعض كتبه الأخرى التي لم يصل إلينا منها شيء ورواه عنه اللغويون في كتبهم أو ربما كان رأيه في كتابه ما تلحن فيه العوام أحدث من تلك الآراء الأخرى التي تناقلها اللغويين ما لا نستطيع أن نرجح واحدا من هذين الاحتمالين لأننا لا نعرف متى ألف الكتائي كتابه ما تلحن فيه العوام أكان ذلك أول تأليف له أم آخر تأليف لسنا نبري والدليل على أن الكتائي رحمه الله تعالى كان يغير رأيه في بعض مسائل العلم قول الفراء وقال الكسائي بأخاة واحد الزبانية زبني وكان قبل ذلك يقول لم أسمع لها بواحد قال الفراء ولست أدري أقياسا منه أن سماعا على أن كثيرا من كلمات الكتاب مما يتفق مع ما رواه عنه اللغويون ومن أمثلة ذلك تقول دمعت عيني بفتخ المين العرب، وقال الكسائي وأبو زيد دنعت لفتح المين لا غير وقوله وتقول مشيت حتى أعيوت بالألف ولا تقول عيوت إنما يقال في الأمر الذي ينسد عليك وقد وقع الكسائي نفسه في هذا اللحظة تمره فعوّر بذلك فكان سيبت لديه النحو كما سبق أن ذكرنا ذلك عند حديثنا عن طفولته ونشأته واستصاله بالخلفاء من فضلك تابع بقية المال بسم الله الرحمن الرحيم يصر شبكة الألوكة بالتعاون مع المعكسبة المركزية للكتب الناطق أن تقدم لكم هذه المال ما تلحن فيه العامة الكسائي. نواصل القراءة بموضوع حديث المحقق عن الكتاب قوله برذون وبرذونه وولام وغلامه ورجل ورجله وشيخ وشيخة وفي الصحاحي الجوهري البرذون الدابة قال الكسائي الأنثى من البرادين برذونه وحددت أنا عليه فأنا أحد حدة من الغضب وفي الصحاح للجوهري والحدة ما يعتدي الإنسان من النزق والغضب تقول حددت على الرجل أحد حدة محدة عن الكسائي وقوله وتقول أصح هي أم غيم وفي الصحاح للجوهري وأصحك السماء أي انقشع عنها الغيم فهي مصحية وقال الكسائي فهي صحو ولا تقل مصفيه وقوله وتقول اعقدت العسل والناطف بالالف وفي الصحاح واللسان قال الكسائي يقال للقطران والرب ونحوه اعقدته حتى تعقد وقوله وتقول دع الثوب حتى يجف بكسر الجيم وفي الصحاح وجف الثوب وغيره يجف بالكسر ويجف لغة فيه حكاها أبو زيد وردها الكسائي إلى غير ذلك من الكلمات التي يتفق فيها رأي الكسائي هنا مع ما رواه عنه أصحاب المعاجم. أن أسلوب الكتاب وطريقة معالجته للحن العامه في عصره فاننا نرى أنه غير منهجي على الإطلاق إذ تسرد فيه الكلمات سردا وتعد عد، دون أي نوع من الترتيب أو التقسيم وليس هذا بغريب على أول تأليف في موضوع لحن العام، فهو لا يهتم بجمع النظير إلى نظيره فقوله حرص ونقم وعجز وعسيت ودمع ونكل عن كل هذه مثلا يجمعها أنها تعارج أفعالا مفتوحة العين وكثرها لحن عند الكسائي وكذلك المواد صرفت فلانا وشغلني فلان عن عملي وقد حرمته وكبت الله عدوك وقد خصيت الفحلا وهديت العروس إلى زوجها وحاطك الله بعونه ودفقت الإناء وهرقته كل هذه الأرقام يجمعها كذلك جامع واحد هو أنها تتعدى بنفسها ولا تحتاج إلى همة التعديه فلا يقال اصرفت ولا أشغلني إلى آخره وكان العدام المنهج والترتيب في كتاب الكثائي داعياً بمن يسمى محمد بن أحمد الحنفي العلائي إلى إعاية كتابه من جديد على الترتيب الهجائي وقد سمى بن كتابه هذا النصيحة التامة للخاصة والعامه وتبدأ كل فقرة في كتاب الكثائي بعبارة وتقول أو ويقال وهو يكتفي في بعض الأحيان بذكر الصواب في حسب، وبذلك لا نعرف كيف نطق الناس في زمن الكسائي للكلمة التي يتحدث عنها، فهو يقول مثلا وتقول قد اشتريت بطانة جيدة بكسر الباء، قال الله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، فلا ندري أ كانت تنطق العامه عنده بفتش الباء أو بضمها وذلك على العكس من قوله مثلا وتقول غثت نفسي ولا يقال غسيت بلياء وكذلك غلت القدر بلاياء إذ إنه دلنا في هذا الموضع على أن الناس كانت تقول في عصره غثيت نفسي وغلية القدر لكن مثل هذا البيان قلول في كتابه ويحرص الكسائي في كثير من الأحيان على الاستشهاد لما يذكر بالقرآن الكريم والشعر ونستفيد من كتاب الكسائي تطورات صوتية في نطق العوام وأخرى في الصيغ فحسب ولا يحتوي على أمثلة بظواهر التطور في الدلالة أو التطور في التركيب فمن أمثلة التطور الصوتي قوله وتقول سمور وشبوت وكلوب وسفوب وكل ما كان على فعول بتشديد العين مفتوح الأول وكذلك دبوق وعبود وحسون إلا حرفين فإن العرب تكلمت بهما بالضم والفتح وهما السبوح والقدوس وبعضهم يقول السبوح والقدوس ففي هذه الأمثلة تطورت اللغة على أنسنة العامة بضم أول الكلمة لكي تنسجم هذه الحركة مع حركة الضم التالية لها وذلك من نوع التأثر المدبر الكلي في حالة الانفصال ومن أمثلة التطور الصوتي كذلك قوله ويقال فلان معد بالعلم فلان معد بالعلم ولا يقال معدا بفتح الدال فقد تطورت اللغة هنا بفتح الدال لتنسبه مع فتحة المين وذلك من نوع التأثر المقبل الكلي في حالة الانفصال ومن أنثلة المخالفة الصوتية وهي إبدال أحد الصوتين المتمافلين صوتاً آخر يغلب أن يكون صوتا متوسطا أو صوت له قول كسائي ويقال أترج وإجانة وإجاصة هذه الأحرف بإسقاط النون فإنه حين ينطق عامة بغداد في زمن الكسائي هذه الأمثلة أترج وإنجانة وإنجاصة فإن ذلك يعني بالنسبة للعويين المحدثين حدوث تطور صوتي ذلك تأثير قانون المخالفة ومن أنثرة التطور في الصيغة قوله وتقول هذه أتان بالأنثى من الحمير بغيرها إذ يعني هذا أن العوام كانوا ينطقون هذه الكلمة أتانة بتطور الصيغة من التأنيس بلا علامة إلى التأنيس بالتاء بسبب قانون السهورة والتيسير ومن أمثلة ذلك أيضا قوله وتقول غفت نفسي ولا يقال غسيت بالياء وكذلك غلت القدر بالعياء ففي جهبه الأمثلة قياس خاطئ في الصيغة فعل بفتح العين من الناطس على صيغة فعل بكسر العين كرضية عند اتصالها بتاء التأنيث. ومن أمثلة التطور في الصيغة كذلك قوله وأغلقت الباب فهو مغلق ولا يقال مغلوق في هذا المثال تطور بصيغة مغلق إلى مغلوق قياسا على مفتوح بسبب التلازم والتقابل في المعنى بين مفتوح ومغلوق عنوان وصف مخطوطات الكتاب ومطبوعاته السابقة اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب على نشرته السابقتين وأربع مخطوطات مختلفة وفيما يلي وصف ذلك كله قرام بروكلمن نشرة بعناية المسشط الألماني كارل بروكلمن في مجلة الأشوريات المجلد الثالث عشر الصفحة من التاسعة والعشرين إلى السادسة والأربعين وقد اعتمد بروكلمن في هذه النشرة على مخطوطة برلين التي ستأتي هنا وحدها وقدم للكتاب مقدمة بالألمانية في صفحتين ونصف عن مؤلف الكتاب ونسبته إليه ومنهجه وعلاقته بغيره من كتب اللحم وقد اجتهد بروكلمان في إكمال الخروم التي حدثت في نسخة برلين فأثار في بعض تكملاته وأخطأ الحظ في الكثير منها كما ضبط بعض الكلمات وأبوات الشعر ضبطا بعيدا عن الصواب في بعض الأحيان ثامين الميمني نشرة بعناية الأستاذ عبدالعزيز الميمني مطبوعة بالمطبعة الثلاثية بالقاهرة سنة أربعين وأربعين بالهجرة في مجموعة بعنوان ثلاث رسائل تحتوي على مقالة كلا وما جاء منها في كتاب الله لابن فارس وكتاب ما تلحن فيه الأوام بالكساء ورسالة الشيخ ابن عربي إلى الإمام الفخر الرازي ويشغل كتاب الكساء في هذه المجموعة الصفحات من التاسعة عشرة إلى السادسة والستين. وقد اعتمد الميماني في تحقيقه للكتاب على نسخة خطية في خزانة جامع بن بالهند الهند. وكتب له مقدمة في ثلاث صفحات بدأها بوصف المخطوطة التي كتبت في القرن الثاني عشر. وذكر أنها نسخة مشوهة ربيئة ثم تحدث عن عمله في الكتاب وعن شكه في نسبته إلى الكتائي على نحو ما نقلناه عنه فيما مضى وقد زين نشرته بفهرس جيد لألفاظ الكتاب ثالثا النسخة باء مخطوطة برلون رقم سبعة آلاس ومئة وثلاثة وهي عبارة عن ثماني صفحات في مجموعة تبدأ من ظهر ورقة 111 وتنتهي بوجه ورقة 115 وليس الكتاب صفحة خاصة بعنوانه وهي مكتوبة بخط النسخ الواضح الذي يخلطها من الضبط بالشكل وعن بعض النقط أحيانا ومتوسط سطور الصفحة في هذه المخطوطة 23 سطر بكل سطر حوالي 13 كلمة وبهذه المخطوطة خروم في الجزء الأسفل من أوراقها ترى على شيء غير قابل من كلماتها. النسخة الرابعة غين مخطوطة بمكتبة المتحف العراقي ببغداد وهي عبارة عن أحد عشر صفحة في مجموعة تبدأ من وجه الورقة الحادي والأربعين وتنتهي بوجه الورقة السادس والأربعين وليس بالكتاب صفحة بالعنوان خاصة بل إنه يبدأ بعد الكتاب السابق عليه في وسط الصفحة بعد البسملة وهذه النسخة مكتوبة بخط ثارثي حديث دقيق يخلو من الضبط بالشكل تماما ومتوسط سطور الصفحة في هذه النخطوطة 17 سطر وبكل سطر حوالي 15 كلمة تقريبا خامسا نسخة مخطوطة بمكتبة نور عثمانية في اسطنبول برقم 4884 وهي عبارة عن ترتيب هجائي من الألفاظ الواردة بكتاب الكسائي من عمل محمد بن أحمد الحنفي العلاري من علماء القرن العاشر وهي تقع في ست ورقات عنوانها النصيحة التامة بالخاصة والعامة وأصلها كتاب بهي فيما يلحن فيه العامة أبدعه الإمام أبو الحسن علي الكسائي للخليفة هارون الرشيد ترتيب راقبه فقيل إلى الله تعالى محمد ابن أحمد الحنفي العلائي ومن هذا العنوان نعرف شيئا جديدا وهو أن كتاب الكسائي يسمى البهي فيما يلحن فيه العامة وهو اسم لا يود على مخطوطات كتاب الكسائي نفسه كما أننا نعرف هذا العنوان بكتاب مفقود في لحن الآمة للفراء ومخطوطة العلاء بخط يده وهي المسودة بدليل وجود بعض الفراغات في بعض الحروف الهجائية وزيادات على الهامش لضيط المكان في بعض الحروف الأخرى وتبدأ هذه المخطوطة بالعبارات التالية بسم الله الرحمن الرحيم ما تلحم فيه العامة ويشتبه على بعض الخاصة منا أسسه الإمام العلمه أبو الحسن علي الكسائي للخليفة المفخم هارون الرشيد رحمة الله عليهما. رتبته على حروف المعجم ليسهل تناوله على كل من يفهم وسميته بالنصيحة التامة بالخاصة والعمه مضيفا إليه ما أمكن إلحاقه وزيادته ثم بذلك فائته. وجمع في هذه وجميع ما في هذه المخطوطة. وهي بصورة أو بأخرى في كتاب الكسائي فيما عدا كلمتين أولاهما في حرف النون وهي قوله والمندون بكس أوله وثالثه والثانية في حرف النون وهي قوله والمينوفر بفتح النون واللان ويقال مينوفر بفتح النونين لا بكسرهما وجعله أبو حفص من لحن العوام وهذان المربعان مما زاده العلائي على كتاب الكسائي والمقصود بأبي حفص في الموضع الثاني منهما هو أبو حفص عمر ابن خلف ابن مكي الصقلي المتوفى سنة واحدة وخمسمائة بالهجرة والنص في كتابه تسطيف اللسان وتلقيح الجنان وقد أخطأ العلائي أحيانا في وضع بعض الكلمات في حروفها الصحيحة. ومن أنسية ذلك وضعه حرمة في باب الخاء المعجمة وجرة الجبل في باب الدال المهملة والفحص في باب القاف كما كان يضع الكلمة التي يلحن فيها أحيانا تحت الحرف الوارد في أول عبارتها لا تحت حرفها فقد وضع مثلا كلمة ثقيف في حرف الخاء بقولها في كتاب الكسائي في عبارة خل ثقيف كما رضع كلمة الضلع في باب الخاء كذلك بوقوعها في كتاب الكسائي في عبارة خاصمت فلانا فكان ضلعك عليه وغير ذلك وبعض الكلمات التي ذكرها العلائي ليست من كلمات اللحم وإنما وابت في بعض شواهد الكتاب من الشعر وفسرها الكسائي مثل شحط وجنزية وعلقوم والبحر في بيت الشعر الوارد فيها كما تصحفت عليه بعض الكلمات فوضعها لذلك في غير حرفها كوضعه كلمة نقهت في حرف الفا لأنه قرأها فقهت النسخة السادسة الإفهام مخطوطة بعنوان كتاب الإفهام فيما تلحن فيه العوام بالشيخ الإنام العالم العلامة أبو علي كذا ابن حمزة الكسائي وهي في مجموعة برقم 190 مجامية لمكتبة طلعت بدار الكتب المصرية من الورقة السابعة بعد الثلاثمائة إلى السابعة والعشرين بعد الثلاثمائة وهي مكتوبة بخط النسخ الواضح ويندر فيها الضبط بالشكل كما يهمل فيه النقط أحيانا ومتوسط سطور الصفحة 15 عشر سطر لكل سطر منها حوالي عشر كلمات وإبارة وتقول فيها مكتوبة بالحمرة. وتحتوي هذه المخطوطة على كتاب الكسائي إلا بعض الفقر القليل منه. إلا أنه يلاحظ أن مادته غير متتابعة فيها تتابعها في مخطوطاته الأخرى. كما يتخلل هذه المواد مواد أخرى كثيرة ليست في تلك المخطوطات. وكل هذه الأمور جعلتني أعتقد أن جامع هذه المواد كلها في تلك المخطوطة قد استخدم كتاب الكسائي وغيره من كتب رحم العامة فاستخرجت نصوص الكسائي التي نوثق نسبتها إليه مخطوطات كتابه وترتيب العلاء له وتركت ما تبقى بعد ذلك من النصوص وهي تساوي في حجمها نصوص كتاب الكسائي ولعلنا نعود لنشرها في فرصة أخرى كتاب ما تلحن فيه العوام لعلي بن حمزه الكسائي بسم الله الرحمن الرحيم وبِه نستعين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين هذا كتاب ما تلحن فيه العوام مما وضعه علي بن حمزه الكسائي للرشيد هارون ولا بد لأهل الفصاحة من معرفته تقول حرست بفلان خامش هذا كقول أبي ذؤيب الهدني ولقد حرست بأن أدافع عنهم فإذا المنية أقبلت لا تدفع عداه بالباء لأنه في معنى همنت والمعروف حرست عليه انظر لسان العرب وفي الإثهام حرست عليه بفتح الراء وفي المزهر السيوطي قال ابن درستويه في شرح الفصيح قول العامة حرست بالكسر أحرص لغة معروفة صحيحة إلا أنها في كلام الفصحاء قليلة والفصحاء يقولون بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل انتهى الهامش بفتح الراء قال الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولا تقول تحرص بفتح الراء قال الله تعالى إن تحرف على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وتقول ما نقمت منه إلا عجلته بفتح القاف لا يقال غيره قال الله عز وجل وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله وتقول دعه حتى يسكت من غضبه بالتاء ولا يقال يسكن بالنون قال الله عز وجل ولن سكت عن موسى الغضب سورة الأعراف الآية الرابعة والخمسون بعد المئة وتقول قد نفد المال والطعام بكسر الفاء قال الله تعالى قل لو كان البحر نداول لكلمات ربي لنفد البحر سورة الكهف الآية التاسعة بعد المئة وتقول عجزت عن الشيء بفتح الجين ومنه قول الله تعالى ذكره أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب سورة المائدة الآية الحادية والثلاثون وتقول كسرت بفر زيت بضم الضاء والفاء جميعا قال الله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذو بفر سورة الأنعام الآية السادسة والأربعون بعد المئة وتقول قد صرفت فلانا وقد صرف وجهه عني بغير ألف ولا يقال قد أصرفت فلانا قال الله عز وجل ثم صرفوا صرف الله قلوبهم سورة التوبة الآية السابعة والعشرون بعد المئة وتقول قد صرفت الكلبة بغير هنز إذا قد صرفت الكلبة بغير همز إذا طلبت المعاضلة وتقول قد اشتريت بطعنة جيدة بكثر الباء قال الله جل بكره يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطعنة من دونكم سورة آل عمران الآية الثامنة عشرة بعد المئة وتقول أنا على المضي إلى فلان بتشديد الياء قال الله تعالى فنستطاع مضي ولا يرجعون سورة ياسين الآية السابعة والستون وتقول شكرت لك ونصحت لك ولا يقال شكرتك ونصحتك وقد نصح فلان لفلان وشكر له هذا كلام العرب قال الله تعالى اشكر لي ولوالديك سورة رقمان الآية الرابعة عشر واشكروا لي ولا تكفرون سورة البقرة الآية الثانية والخمسون بعد المئة ولا ينفعكم نصح إن أردت أن أنصح لكم سورة هود الآية الرابعة والثلاثون وتقول عسيت أن أكلم زيدا بفتح السين قال الله عز وجل فهل أسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض سورة محمد الآية الثانية والعشرون وتقول قد أريت فلانا مو بعزيد بغير واو ولا يقال أوريت فإنه خطأ قال الله تعالى ولقد أريناه آياتنا كلها سورة طه الآية الثالثة والخمسون وقال أيضا رب ألني أنظر إليك سورة الأعراف الآية الثالثة والأربعون بعد المئة وتقول قد أوريت النار إذا أشعلتها بالواو قال الله تعالى أفرأيتم النار التي تورون سورة الواقعة الآية الواحدة والسبعون وقال عبي بن زيد في شاهد ذلك وعطف حديث السوء بالصمت إنه تور نارا بالعتاب تاججا هامش البيت لعبي بن زيد في ديوانه عن كتاب الكسائي وبلا نسبة في لسان العرب وهو في الإسهام بلواية بالعتاب تأجج وقد سقط البيت من العلائي انتهى الهامش وتقول وقع القوم في صعود وهبوط وحدور مفتوحات أوائل وكذلك السحور سحور الصائم والفطور ايضا على مثال فعول قال الله عز وجل سأرهقه صعودا سورة المدثر الآية السابعة عشر وكذلك الركود قال الله تعالى فمنها ركوبهم سورة ياسين الآية الثانية والسبعون وتقول شد ثوبك وشد عليه الشين قال الله تعالى فشد الوثاق سورة محمد الآية الرابعة وتقول ذره ودعه وذل الأمر ولا يقال وذرته ولا ودعته ثاني في الصحاح وربما جاء في ضرورة الشعر ودعه فهو موضوع على أصله وقال ليت شعري عن خليل من الذي غاله في الحب حتى ودعه انتهى الهامش قال الله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا سورة الحجر الآية الثالثة ولا يقال منه فعلته ولكن تركته وتقول جهدت به كل الجهد والجيم الأولى مفتوحة والثانية مضمومة قال الله تعالى والذين لا يجدون إلا جهدهم سورة الطيبة الآية التاسعة والسبعون وتقول دمعت عيني بفتح الميم وتقول بخصت عينه بالصاد ولا يقال بخست بالسين إنما البخص والنقص أن تنقص الرجل حقه وتقول وبدت أني في منزلي بكسر الدار الأولى قال بعض الأعراب أحب بنيتي وابدت أني حفرت لها برابية قبيرة حامش لن هذا البيت عند العلائي وورد في الإشهام وقبله مقطوعة بشاعر آخر نفسها أحب بنيتي وابدت أني دفنت بنيتي في جوف لحدي فإما أن أزوجها غنيا فأبقى عنده من شبه عبدي وإما أن أزوجها فقيرا فتبقى عنده والهم عندي وإما أن أزوجها تفيها فيلعن والدي ويسد جدي سألت الله يأخذها قريبا ولو كانت أعز الناس عندي وقد ضبط من قبيرا بفتح القاف وكسر وقال في الهامش هي كلمة منشوطة من القبر والحفير أو بعلها محرفة عن الكلمة الأخيرة ولست أدري من الذي أغفله عن تصوير القبر على قبير انتهى الهامش وتقول شننت الريحان مثله بكسر الميم قال الشاعر أليت أني قبل تدمو منيتي شننت الذي ما بين عينيتي والفبي فامش قبل تدل حدث أن ورفع الفعل بعدها ابن الرسل النباني وشرح الأفمنين على ألفية بمالك تنتهي الهامش وتقول عبط اللقمة بكسر الباد وكذلك غفست بالطعام وكذلك صممت أرباع ومسست بكسر السين وماريت والدي قال في شاهد عربته الآن لما بوب مسربتي وعبدت من نابي على جذني ثانش البيت للحارث بن وعلة الدهلي في الاختيارين ولسان العرب وجنهرة اللغة وسمة اللآلئ وينسب لأبو العلا في شرح شواهد الكشاف وهو بلا نسبة في تفديد اللغة وفي بروكلمن مسبرتي وجذني وحرف اسم الشاعر في الإشهام إلى الهبري انتهى الهامش وقال آخر في شهد صميمته ألم ترني صميمته وكذت أعمى عن الخبر الذي خدفت امسي هامش عبارة وقال آخر إلى امسي ساقطة من غيم والبيت في الإشهام بلا نسبه. انتهى الهامش وقال آخر في شاهد مسسته تكاد يدي تندى إذا ما مسستها وينبت في أطرافها الورق الخضر وتقول سخرت من فلان بالمين ولا تسخر منه ولا يقال سخرت لفلان بالباء قال الله عز وجل لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم سورة الحجرات الآية الحادية عشرة ويقال هذا خصم وانت خصمي بفتح الخاء ولا يقال بكسر الخاء قال الله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم فإذا جمعت قلتهم الخصوم يا هذا وتقول جلست على شاطئ النهر بالالف والدليل على ذلك قول الله تعالى من شاطئ الواد الايمن سورة القصص الآية الثلاثون. والشط بغير ألف هو السلام قال الشاعر كان تحت ثوبها المنعطي إذا بدأ منها الذي تغطي شطا رميت فوقه بشطي لم يعل في البطن ولم ينحطي من فضلك تابع بطية المادة وتقول قد تأذيت بالدخان بتخفيف الخاء قال الله تعالى يوم تأتي السماء بدخان مبين سورة الدخان الآية العاشرة فإذا جمعت قوتا رأيت دواخن الحي قال الكوميت بن زيد الأسدي وأيثار إذا الأبرام أنسوا لغشيان الدواخن الفينا وتقول قد شغلني فلان عن عملي وشغلته بغير ألف قال الله تعالى شغلتنا أموالنا وأهلنا سورة الفتح الآية الحادية عشر وتقول قد وعدت فلانا خيرا ووعدته شرا بغير ألف قال الله تعالى إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم سورة إبراهيم الآية الثانية والعشرون فإذا لم تظهر الخير والشر وأردت الوعيد قلت قد أوعدته قال كعب بن زهير ابن أبي سلمى من قصيدة يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول وتقول صندوق بضم الصاد وزنبور وبهرول والبهرول من الرجال السيد والجمع البهاليل كقول عبيد الله بن قيس الرقيات يمدح عمر بن عبد العزيز من البهاليل من أمية يزداد إذا ما مدحته كرما وكذلك أيضا عصفور وقرقور وقربوس قال الشاعر في شاهد ذلك للقمة بجريش الملح آكلها ألذ من تمرة تحشى بزنبيري وأكلة قدمت للهلك صاحبها كحبة الفخ دبقة عنق عصفوري هامش البيتان بلا نسبة في الإفهام والمخطوطات وثانيهما في جنهرة الأمثال للعسكري بلا نسبة أيضا والقرقور السفينة الطويلة شنو السرج انتهى الهامش وكذلك بروث وطنبور وخرطوم وحلقوم من قول الله عز وجل إذا بلغت الحلقوم سورة الواقعه الآية الثالثة والثمانون وغرمول الفرس وهو قضيبه قال الشاعر وهو بشر ابن أبي خازم وخمزيد ترى الغرمول منه الزق علقه التجار كالعرجون وكذلك صعلوك وتقول هي ترسوس بفتح الطائ والراء جميعا ومثله اسود حالك وحلكوك قال ابو ذؤيب الانصاري عقيل وعامر يقولون في ذلك بضم الطاء وتسكين الراء ويزعمون انهم لا يعرفون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 وتقول هذا بصل شريف بكسر الحاء وتشديد الراء وخل في الطيف بتشديد القاف ورجل عمين كما قالوا سكير إذا كان كثير السكر وخمير إذا كان يشرب الخمر وعربيد هذا كله على مثال فعيل وإنما تكلموا بهذه الأحرف على مثال قول الله تعالى لفي سجين وما أدراك ما سجين سورة المطففين الآيات السابعة والثامنة وكما قال ترميه بحجارة من سجيل سورة الفيل الآية الرابعة فشد ذا لأنه مبني على مثال سعيل سفهم وقس عليه إن شاء الله تعالى وتقول هات المحبرة هات المحبورة بضم الميم وضم بفتح الميم، هات المحبورة بفتح الميم وضم الباء على مثال مفعوله، وكذلك درست في المشروفة، وكذلك مرأت بالمقبورة، وكذلك حلقت مسربتي والمسروبة شعر الصدر. قنصف النبي صلى الله عليه وآله أنه كان بطية المسروبة. هانش ينظر غريب الحديث لأبي عبيد والنهاية لابن الأثير انتهى الهامش وما كان من الآلات لما يرفع ويوضع مما في أوله مين فاكثر المين أبدا إذا كان على مفعل ومفعله تقول في ذلك هذا مشمل هامش المشمل سيف قصير يشتمع عليه الرجل أن يعطيه بثوبه انتهى الهامش ومثقب ومقود ومنجل ومبرد ومقنعه ومصدغه ومجمره ومسرجه ومشربه ومرفقه ومخده ومحسه ومغله فهذا كله مكسور الأول ابدا سوى منخل ومسعط ومدهن ومدق ومكحله فإن هذه الأحرف جاءت عن العربي بضم الميم وتقول علي بالتنجير بكسر الطاء وكذلك الحنتيت والجرجير والبطريق والقنديل أبداء ومثله في كتاب الله تعالى ما يملكون من تطمير سورة فاطر الآية الثالثة وكذلك بهيز وتقول خرجنا في رفقة عظيمة بضم الراء ومثله من الكلام جلبه وجبله هامش الجبلة السنام انتهى الهامش والجلبة تشر القرحة وأثرها وجمعها جلب قال الشاعر أصبر, أصبر من عود بجنبيه جلب هامش بيت الرجز مثل من الأمثال قاله حلحلة بن قيس بن اشيم عندما قدم للقتل وقيل له اصبر وله قصة طويلة في مجمع الأمثال للميداني وجمهره الأمثال للعسكري وامثال بن رفاعه وفصل المقالة وأفعل للقال والدرة الفاخرة والمستقصى وبعده في بعض هذه المصادر قد أثر البطان فيه والحقب انتهى الحامش وتقول صعدت ذروة الجبل أي أعلاه بكسر الذال، وتسربت جرية الماء بكسر أوله والجرية بفتح الجين المرة واحدة وتقول هي بغيتي لا يقال في هذه الحروف إلا بالكسر وتقول هذا جراب كبير بكسر الجين مثل حمار وجوار وخمار ويقال أنا في جوار زيد وله جوار قدوم بكسر الجين ويقال سوار المرأة بالذي يكون في يدها ويقال إسوار بالألف وبغير ألف قال الشاعر في السوار ألا طرقت بعد الهدوء نوار تهابى عليها دنبن وسوار وفي الجنع أسوره وقالت الخنساء في الإسوار مثل الربيني لم تدنس حبيبته كأنهم تحطي البرد إسوار وفي الجمع أثاوره وقرأ وقرئ بهما خامش القراءة التي يشير إليها هي في قوله تعالى في سورة الزخرف الآية الثالثة والخمسون فلولا ألقي عليه أثورة من ذهب وهي قراءة حص أما باقي السبعة فيقرؤون أساوره انظر التيسير للداني انتهى الهامش وتقول هذه زبيل بإسقاط النون قال الشاعر لخرط قطاية ولحمل فيل وماء البحر يغرف في زبيلي هامش لم أعثر على البيت في مصادري انتهى الهامش ويقال أترج وأجانه وإجاص هذه الأحرف بإسقاط النون وتقول غسلت رأسي بخطمي بكسر الخاء وعندي رسله بكسر الغيم قال على القمة المعبدة كأن رسلة خطمي بمشفرها في الخد منها وفي اللحيم تلغيه وتقول الرجل إن براشدة أنق الله رسلك لأن الغسل هو الخطمي وتقول كتف بفتح الكاف وكسر التاء قال الشاعر قالت أرى رجلا في كفه كتف أو يخصف النعل له في أية صنع هامش البيت للأعشاء في ديوانه انتهى الهانش وتقول كبد أيضا بفتح الكاف وكسر الباء قال الآخر لو كان بالفرد الحوال لن صدعت من دونه كبد المستعصن الفردي وتقول هذه الفخد أيضا بفتح الفاء وكسر الخاء قال الشاعر على فخبيه من براية عودها شبيه سفى البهمي إذ ما تفتلا هامش البيت لأوس بن حجر في ديوانه والأشباه والنبائر للخالديين والأباب لابن الأنباري وفي الأخير تقتلى وهو تصحيف انتهى الهامش وتقول هذه كرش الشاه بفتح الكاف وكسر الراء قال الشاعر ذات رسانين وسحر وكرش والسحر هو الرئة وكذلك الفحث والحفث وهو مثل الرمات اسفل كرش البعير وتقول فلان حسن الفقه أي الذكاء وتقول فعلت الميذاب بغير راء وهي المياذيب وتقول هو السبع بفتح السين وضم الباء وكذلك الضبع قال الشاعر يا ليت لين عليني من جلد الضبع وشركا من يستها لا تنقطع حامش الرجل لاب المقدام جساس بن قطيب في لسان العرب والمستقصى وهو بلا نسبة في مجمع الأمثال للميداني وجمهرة الأمثال العسكري وفصل المقال وأمال القال والبخلاء للجاحظ والبيان للجاحظ وتهذيب اللغة والحيوان للجاحظ انتهى الهامش وتقول عندي ويقر حطب ويقر حنطة وكل ما يحمل فهو وقر بكسر الواو. قال الله تبارك وتعالى فالحاملات وقر فالحاملات وقر. سورة الذاريات الآية الثانية. وتقول في أذنيه وقر بفتح الواو وهو رجل موقور إذا كان به صنم. قال الله تعالى وفي آذاننا وقر. سورة فصلت الآية الخامسة. وتقول هي المحلبية بفتح الميم هامش المحلبية بلودة بالقرب من الموصل تنسب إلى المحلب وهو شيء من لاطر الذي يتحدث عنه الكسائي هنا انتهى الهامش وهو حب المحلب بفتح الميم والمحلب بكسر الميم الإناء الذي يحلب فيه وتقول قد أشكل علي هذا الأمر بالالف قال الشاعر وإذا الأمور عليك يوما أشكلت فلما يذينك, فلما يذينك لا يشينك فعمدي وتقول قد حرمته والحمد لله الذي حرمك بغير ألف وقد حرمه يحرمه قال عبيد من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب حامش البيت في دوان عبيد بن أبرس وشرح المعلقات العشر للتبريزي وجمهرة أشعار العرب وشعراء النصرانية قبل الإسلام انتهى الهامش وقال أبلغ أذا جابر فيكم وجابرة ومحصن, ومحصن بن حسين ذاك ذا الغسن فهل ظلمتكم أم هل حرمتكم أم هل أخذت الدهر من ثمني والغسن الشعر الطويل. ومنه قالوا رجل اغسن وامرأة غصناء إذا كانت كذلك وتقول جرون لولد الكلب بكسر الجيم وكذلك ثوب رخو وكذلك رطل الذي يكاد فيه قال الشاعر لها رطل تكيل الزيت فيه وفلاح يسوق لها حمارا هامش البيت لعمر بن أحمر الباهلي في مجاز القرآن واللسان والتاج وجمهرة اللغة وتهذير اللغة والمحكم بابن سيدة والتكملة للصغاني انتهى الهامش وتقول هذه أتانم للأنسى من الحمير بغيرها فإذا كانت ثلاثا قلت ثلاث آت لمد الألف فإذا زادت قلت هي الأتن مثل الصخف والرسل قال الشاعر فأشهد أن رحمتك من زياد كرحم فيل من ولد الأتاني هامش البيت لوزيد بن مفرغ الحميري في ديوانه انتهى الهامش والأتاني أيضا الصخرة الراسية في جوف الماء والأودية قال الشاعر حلت الفقني بأخرى الحي إذ جلدية كأتان البحل علكوم هامش البيت لعلقمة بن عبده في ديوانه انتهى الهامش فشحطوا أي بعدوا وجلدية ناقة شديدة قوية وكذلك العلكوم شبهها من قوتها بالصخرة والضحل الماء القليل وتقول غثت نفسي ولا يقال غثيت دلياء وكذلك غلت القدر بالعياء وتقول أغلقت الباب فهو مغلق ولا يقال مغلوق قال حاتم الطائي ولا أقول لقدر القوم قد غليت ولا أقول لباب الدار مغلوق لكن أقول غلت للقوم قدره والباب مغلق أو فالباب مصفوق فهمش. نسبة البيت لحاتم الطائي خطأ بكل تأكيد هو لأبي الأسود الدؤلي في دوانه وإصلاح المنطق والنص الجني ولسان العرب انتهى الهامش ويقال قص الشات وقصصها بالصاد. هامش هو ذور الشاه وهو رأس صدرها موضع المشاش في فصيح فعلب وإصلاح المنطق وأدب الكاتب انتهى الهامش ولا يقال بالسين والقص بالسين هو قس النصارى ويقال عندي قريس طيب بالسين وقرس البرد ويومنا يوم قارس بالسين واللب مقارس بالصاد إذا كان حامضا ويقال هذا ثوب صفيق بالصاد ووجه فلان صفيق بالسين وإنما تكلمت العرب بهذا فرقا بين سفاقة الوجه وففاقة الثوب ويقال جورب بفتح الجين وكذلك رجل كوسج وكل ما أشبه هذا ويقال هذه امرأة جميل وجارية حسيب وليلة مطير وعين كحيل ولشية بهين بغيرها وكذلك كل ما كان على فعيل وعندي المرأة وكذلك كف خضيب وحمارة وبيق قال الله تعالى لعل الساعة قريب سورة الشورى الآية السابعة عشر وقد بنت العرب فعيلا بغير أيضا ومنه قوله تعالى وقالت عجوز عقيم سورة الزاريات الآية التاسعة والعشرون ولم يقل عقيمة وكذلك دراعة جديد وقد يكون فعيل أيضا للجميع فتقول في الدار نساء كثير وهذه حباب جديد هامش الحباب جمع حب بمعنى الخابية وهو فارسي معرب كما في الصحاح مادة حببة انتهى الهامش قال الشاعر يا عاذلاتي لا تردن ملامتي إن العواذل يسمر بأميري هامش البيت بلا نسبة في الخصائص ومغن اللذيب وشرح أبيات من النديب للبغدادي والصحاح. انتهى الحامش. فقال بأمير ولم يقل بأميرات. وذلك أنه جمعه على لفظ فعيل وقد بنت العرب فاولا بغيرها أيضا. من ذلك هذه امرأة ولود وكسوب وخدون وودود ورماكة عضوض. هامش الرماكة الأنثى من البرادين. انتهى الهامش وجنوح وعثور وأم النزور إذا كانت قليلة الولاده قال الشاعر بغاس الطير أكثرها فراخا وأم الصقر نقلات نزور هامش ينسب البيت لكثير عزة في لحن العوان للزبيدي وأمار القال وجمهرة اللغة واللسان والتاج وهو في ملحق ديوانه وينسب لعباس بن مرداس في اللسان والحماسش بشرح المرزوق وحياة الحيوان وهو في ديوانه كما ينسب لمعاوية بن مالك ابن جعفر ابن كلاب في جمهرة ابن حزم وينسب للمجاشي في المخصص وينسب للبزدي في البديع لسامه بن المنقل انتهى الهامش قوله تعالى يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا سوره التحريم الايه الثامنه ومنه ام ضرور على مثال فعول قال الشاعر فلا أحد في الناس لم ولا اخ ولم ضرور بالبنين ولا أبو فذكر لانه مبني على فعول وقد بنت العرب مفعالا بغيرها منه قولهم امراه مكسال ومطعان ومغناج ومعطال ومتفال ومبهاج ومضحاك ومعطار قال الله جل ثناؤه إن جهنم كانت مرصادا سورة النبأ الآية الحاجية والعشرون وقال بالرمة غراء عيناء مبهاج إذا سفرت وتحرج العين منها حين تنتقب حامش البيت في دوانه وفيه تزداد العين إبهاجا إذا سفرت انتهى الهانش ويقال امراه طالق وطاهر وحائب وطامس وريخ عاصف كل هذه الأحرف بغيرها فإذا قال لك قائل قد قال الله تعالى ولسليمان الريح عاصفة سورة الأنبياء الآية الحادية والثمانون فأثبت الها قولا هذا على مبالغة المدش والذم. قال الأعشى أي جارتي ديني فإنك طالقة كذاك أمور الناس غاد وطالقة وللعرب أحرف كثيرة من المذكر بالهاء على مبالغة المدش والذم كقولهم رجل شتامة وعلامة وطلابة وجماعة وبذارة وسيارة في البلاد وجواله ورجل مراوية وباطئه وداهية ورجل يجوجه وصرورة وهو الذي لم يحج قط قال النادرة الذبياني لو أنها عرضت لأشمط راهب يخشى الإله صرورة متعبد لرمى لبهجتها وحسن حديثها ولخاله رشدا وإن لم يرشدي ويقال رجل هيابة وهو الذي تأخذه الرئدة عند الخصومة فلا يقدر على الكلام ومثله جسامة قال الشاعر تنبئك أني لا هيابة ورع عند الخطوب ولا جسامة حرب ورجل فحاشة وكذلك وقاعة وبسامه وهلباجة قال الشاعر قد زعم الحيبر أني هالك وإنما الهالك ثم الهالك شلباجة باقت به المسالك ويقال قد نقه فلان من المرض بفتح القاف ونقه ونقهت الحديث إذا فهمته بكسر القاس قال الشاعر يا أيها البدر الكريم الأروع أنقه عني ما أقول واسمع ومنه قولهم فلان لا يفقه ولا ينقه بمعنى لا يفهم ولا يفقه ويقال علي سياب جود بضم الجيم والدال والجدد بفتح الدال هي الجبال قال الله ظل ثناؤه ومن الجبال جد بيض ويقال نكلت عنه بفتح الكاف وتقول رمكة كميت وبرذون كميت يكون المذكر والمؤنس فيه سواء فإن قال قائل فلم هذا فقل أنه لا يحسن أن تقول رمكت كمتاء ولا برذون أكمت كما قالوا أبلق وبلقاء وأبهم ودهناء وأصفر وصفراء وتقول هذه جبنة وهو الجبن بتشديد النون وضم الباء قال الشاعر كأنها جبنة لم تعصري أو بيضة مكنونة لم تعبري وتقول مشيت حتى أعيت بالألف ولا تقول عيت إنما يقال في الأمر الذي ينسد عليك فيقال فلان أعي بأمره من العيد ويقال برذون وبرذونة وغلام وغلامة ورجل ورجله وشيخ وشيخة قال الشاعر باتت علي إرم رابئة كأنها شيخة رقوب وقال آخر وتضحك مني شيخة عبشنية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا ويقال سبت وسبتان وأسبت وسبوت وأسبات وأحد واحدان وأحد, وأحد واثنين واثنوان وأثانين وأثاني وثلاساء وثلاثوام وثلاثوات وأثلاثة وأربعة وأربعواام وأربعواوات وأرابيع وخميس وخميسان وخميساوات وأخمسة وجمعة وجمعتان وجمعات وجمع وتقول حدد السكين بالألف وحددت خروج الدار فأنا أحد وتقول صح السكران إذا أفاق بغير ألف وأصحت السناء وتقول أصحو الهام غيم ويقال يوم غيم ويقال هذا يوم مغيوم أيضا وتقول عندي كوز كل صفر ببن الصاد والصفر بكسر الصاد الخال من كل شيء قال الشاعر وإن بيت صفر الكف والبط قاويا وتقول خاصمت فلانا فكان بلعك علي والبلع الميل والبلع بكسر الضاد وفتح اللام هي بلع الإنسان ويقال عندي بطيق سميد بلواء لأنه على فعيل ولا يقال سميد لأنه فعل وليس في كلام العرب فعل إلا قليل ويقال عند جد سمين بفتح الجيم، فإذا تقول قلت ثلاثة أجل وكذلك لحن وثلاثة ألحل وجر وثلاثة أجل والكثير الجراء والجداء ولا تقل جدائي وتقول دوات ودواتان ودوين وتقول هات المرآة على مثال المرآة وتقول هي الأبشية ولا يقال الضحية وكذلك هي الأرجوحة والأرجوزة والأنبوبة ويقال فلان معدن العلم ولا يقال معدا بفتح الدال ليقال كبت الله عدوك بغير ألف وتقول قد خصيت الفحل بغير ألف وهو الخصاء ولا يقال الإخصاء وتقول قد شئب الرجل وشيخ وشاخ وتقول علي بالدجاد بفتح الدال وتقول شهدنا إن لاك فلام بالألف وهذا ملاك الأمر وتقول عقدت الخيط والحبل وأشبهاه بلا ألف وتقول أتيتك يوم عرفة بغير ألف ملام ووقفت على دجلة ليقال هو الكتان بفتح الكاف وتقول فرخ وأفرخ وهديت العروس إلى زوجها بغير ألف ويقال صدقته الحديث بغير ألف وأصدقت المرأة فداقا ويقال مسك الشات هو جلدها ويقال عاسف البلاد وعسى إذا أفسد وتقول أقبسته العن بالألف وقبسته النار بلا ألف ويقال عندي درهم بكسر الدال وفتح الهاء ويقال حاطك الله بعونه وتقول داء الثوب حتى يجف بكسر الجين ويقال رمان إمليسي وعنب الملاحي، وتقول عندي مناد الده ومنوان وأناء كثيرة وتقول رجل الذنب ودلال ذنب ونسوة الذنب بالمذكر والمؤنث سواء وتقول ما لقي الناس من الجدري بضم الجيم وفتح الدال وتقول هو الخيان الذي يؤكل عليه بكسر الخاء ويقال عقار بفتح العين وتقول بفقت الإناء وهرقته ولا يقال أدفقت ولا أهرقت وتقول فسد الشيء بفتح السين وكذلك سبحت وتقول قد ذهد القر وأقبل الذف ويقال فصل خاتا بفتش الفاء ويقال خاتا بفتش التاء ويقال المال لي أنبات ومي والسباب وأشبه ومي قال الشاعر يا حد ليلة لا تغير وذب ومي كما ينم الشباب في الودي تم الكتاب لعلم الملك الوهاد انتهت هذه الماده ولكم تهيات اخوانكم في شبكه الالوف والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته